البرنامج العام يقدم لكم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم نبي الهدى نجني من ثماره ونستظل بشجرة طيبة مباركة اصلها ثابت وفرعها في السماء نبي الهدى ثاليف محمود شعبان اخراج اسلام فارس كان قدر هذه الأمة أن تقود البشرية على الطريق إلى الله تبارك وتعالى كما كان قدرها أن تبسط على الإنسانية رداء الأمن والرحمة والسلام وهذه قصة رجال ونساء خاضوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد المعارك قسوة وضروة حتى تخرج الإنسانية من ظلمات الشرك والظلم إلى نور الحق والخير ما طارق أنا روضة يا ورقة ابن نوفة. مرحبا بك يا ابنتي ما الذي غيبت عن زيارتي يا روضه مولاي يضيق علي الخناق حتى لا أغيب عنه اشتقت إلى صوتك يا روضة. هل تقرئين لي ما نقلت من الإنجيل والتوراه إلى لغة العرب؟ لم آتي إلا لهذا. دعيني أبحث لك عنها. ألا تخبرني أين وضعتها؟ أنا لا أذكر يا روضة. يتقدم الإنسان في العمر، فيخبو البصر والذاكرة كما تعلمين. وجدتها. ها هي ذي الرقاع التي كتبت عليها تستطيع أن تجلك الآن أسمعيني يا ابنتي يأتي رسول من جبال فاران يملأ السماوات والأرض من جمال تسبيحه وتسبيح أمته وينزل عليه نور يملأ ما بين المشرق والمغرب ويخرج من ولد إسماعيل نبي رسول من الأمين ليس بفض ولا غليف ولا صخاب في الأسواق ولا قوال للحج يهبه الرب برحمته كل خلق كريم ويحمل السكينة على لسانه والحكمة منطقه يا روضة أتمنى أن أعيش حتى أشهد هذا ولكن ماذا يجون بخاطرك يا ابنتي أتظن يا ورقة ابن نوفل أن هذا الرسول لو جاء نستطيع أن يغير شيئا مما يحدث هنا نعم نعم هنا ظلم كثير سوف يسرق بقدومه العدل على الأرض هنا أوثان وأصنام وسيعود للبشرية إيمانها بربها وخالقها اشك في هذا يا ورقة ولكنني انا الشيخ الذي انطفأ نور عيني ارى ارى عدل الله ينتشر على الارض وارى رحمته تطل على الحياة بوجهها المتالق بالنور روضة لا تدعي شبابك الغض يغرق في لجة اليأس والظلام بلال هل أجد سيدك قدامة هنا لا يا مولاتي هند ولكن أخاه عثمان هنا ألا تدخلين لا لا يجب أن أعود إلى بيتي إذا قدم أخبره أنني جئت إليه حسنا يا سيدتي بلال نعم يا مولاتي هل تحفظ السر أرجو هذا حسنا إذا جاء قدامه أخبره أن ابن عمه صفوان جاء إلى أبي صفوان وماذا يريد صفوان من أبيك يريد أن يخطبني إلى نفسي لأكون زوجة له عنده أكثر من زوجة أعلم ذلك وهل وافق أبوك الوليد وهل يستطيع أحد أن يرد طلب صفوان أعلم هذا سأخبر مولاي قدام عند عودته اطمئني إني ماضية تصحبك السلامة خلال أجل يا سيدي مع مالك انت تتحدث جاءتنا هند بنت الوليد ثم مضت مم. وماذا كانت تريد هذا سر لا أستطيع أن أبوح لك به لا بأس. احتفظ به إن شئت. انظر من الطارق أجل يا سيدي هل عثمان ابن مضعون هنا؟ من؟ خبيب من؟ ابن عديد؟ يا مرحبا مرحبا مرحبا بك يا خبيب متى قدمت الى مكة؟ قدمت الساعة انا سعيد برؤيتك الا تسألني لماذا قدمت الى مكة؟ لماذا يا خبيب؟ اخبرتني عرافة انني ساموت وادفن بمكة فجئت اطمئن الى طيب هوائها وترابها <تصفيق> لوسعك ان تطمئن بجوار بيت الله الحرام يطيب كل شيء لكن لماذا تترك يثرب وتموت بمكه هكذا قالت العرافه وقد جئت لاتاجر في بعض الصمد الذي قدمت به من يثرب <تصفيق> الناس هنا يحبون صمر يثري ماذا تصنعون هنا ماذا حدث يا عم أين صفوان ولدي لا علم لي يا عم ذهب إلى الحانة يا مولاي كعدته كل صباح الهون ها هنا وشيخ كبير مثلي يلقى الهوان والضيم فحن فباؤك يا عم من هذا الغريب صديقي خبيب بن عبيد صاحبي بن هذا عمي اميه بن خلف ذلك رجل غير مجهول النسب والشرف بلال أيها العبد نعم يا مولاي امضي إلى صفوان حتى يلحق بنا عند الكعبة سمعا وطاعتا يا مولاي وأنت يا عثمان أجل يا عبد احمل سيفك وتقدم معي نمعي سيف يا اميه بن خلف إن كنت في حاجة الي يريدون أن يحرموني من شرف رفع الحجر الأسود ووضعه في مكانه في الركن هذا حقي أنا سيد قومي هل هناك أحد أحق مني بهذا الأمر؟ لا يا عم ماذا تنتظر؟ تقرى معي بسيفك تركت أخاك قدامه هناك مع أخوي وجئت من أجلك أنت وطفوان ومن اجلي أيضا يا اميه فأنا من الذين أنهضون مع إخوانهم لا يسألونهم سببا دعونا نمضي إلى الكعبه هل هذا بيت الأمين محمد بن عبد الله؟ بل هذا بيت تابعه زيد بن حارثة. تعال أدلك على بيت الأمين. لا لا لا حاجة بي ليه. كنت تسأل عن بيته. زيد هو ما أريد. ماذا تعني؟ وما سألوك بزيد؟ كان ين ابوه أه انت حارثة؟ نعم. علمت أن ولدي الذي سُبِي منذ سنوات بعيدة وهو صبي. قد انتهى أمره إلى هذا البيت فجئت ومعي كل مالي لافتديه وأعود به إلى قومه وأمه أتريد منه أن يفارق محمدا؟ سيصبح حرا وسيعود إلى أبيه وأمه بعد طول فراق اثرين في ذلك شيئا؟ أرى فيه أشياء كثيرة يا رجل إننا لن نفارق محمدا لا أنا ولا زيد ما شأنك أنت تقولين هذا وظن أنت أنا أم أيمن زوج زيد وحاضنة محمد منذ كان طفلا ولن نفارقه أبدا لا أنا ولا زيد اجلس، اجلس حتى يعود ولدك لتسمع منه ذلك بنفسك هل يفضل زيد العبوديه على الحرية يرضى بجوار رجل غريب ويترك جوار أبيه وامه سوف تسمع منها دعني أقدم لك شيئا تطعم به ثلاثنا بخلاء بلال ماذا يريد أبي من الساعة لا أدري يا صفوان <تصفيق> لماذا تلقمني ليس لك أن تقول صفوان أنا مولاك أيها الحقير اغرب عن وجهي. أ... انتظر عليست هذه جارية روضة نعم يا مولاي ما اخرجها الساعة من بيتي لا ادري روضة روضة هيتها الجارية مولاي تقدمي من اين انت قادمة ايني من أنا... اين انت قادمة مولاي لا استطيع ان اخبرك اين كنت لماذا؟ أتوسل إليه تدعني أمضي أنا لم أكترف شر. فأين كنت؟ أريد أن أعرف هل ترين هذا الصوت؟ نعم أرى. أنت لم تضربني به أنا لا أحسن فأين كنت؟ لماذا تلحق علي في هذا؟ وقد أخبرتك أني لم أفع إلى شر إذا لم يكن شرا فلماذا لا أعرفه؟ ربما تضيق به وأنا لا أريد أن أسبب لك ضيق. لا عليك من هذا أخشى مولاي أبوك عند ينتظر يمتظر ويحكف عن هذا تكلمي إني أستمع يا روض أستمع كنت كنت أستمع إلى كلمات تبشر الناس برحمه ربهم وذلعك وبعد هذا كل شيء لا تسخر من أمل الضعفاء من الناس يا مولاي لعلك كنت عند ورقة ابن نوفل هذا المجنون الذي ترك ديننا ويردد ما ترددين ليس مجنونا من يعرف الحق يا مولاي أنا سيدك وقد قلت إنه مجنون هل تقولين بغير ما قلت؟ أمرك يا مولاي امضي إلى بيتك حتى أعود اما انت يا بلال فتقدم معي الى الكعبة وهذا ولدي صفوان وعبدي بلال قد جاء لن يرفع هذا الحجر غيره وهذه سيوفنا في ايدينا يا اميه لقد اتفقنا وانت غائب ان نحتكم الى اول قادم يدخل علينا من هذا الباب وما يدريني ان كان سادع هذا الامر لي من اعظم شرفا مني حتى ينازعني رفع هذا الحجر انظروا هذا الامين اقبل قد رضينا به حكما بيننا يا معصر قريش ما تقول يا اميه بن خلف هل هل ترضى يا صفوان ان أبي هذا أمر لا نرضى فيه بحكم أحد لكنه الأمين يا صفوان لا شأن لي به دعوني أحدث وأرى ما يصنع ستظر صيوفنا في أيدينا حتى نرى ما يصنع سيدي أه... قدامة ماذا تريد يا بلال جاءت إلى البيت فتاة و. حملتني رسالة لك من هي؟ أنت تعرفها من غير أن أحدثك عن اسمها أليس كذلك؟ ها؟ أتعني هندا بنت الوليد؟ <تصفيق> وعمها خالد بن الوليد كما أعلم ها؟ ماذا قالت لك؟ جاءهم بالأمس ابن عمك صفوان وخطبها لنفسه هل يجر؟ هو فارس قريش وصاحب سلاحها هكذا؟ حسنا إلى أين مولاي أمضي إليك. بلال بلال مولاي أريد أن أفسد ما يصنعه محمد هو هو يصنع السلام القرشي. امضي إلى هذا البرد الأخضر الذي ألقاه محمد على الأرض ووضع عليه الحجر الأسود ومزقه بهذا الخنجر ولكن ولكن قريشا رضيت بالأمين حكما أيها الأحمق، افعل ما أمرت به وسأنتظرك في الحالة أم أيمن عندي لك نبأ سيرقص له قلبك فرحا ماذا وراءك يا زيد بن حارثة؟ خضعت اليوم قريش كلها شيوخها وشبابها لأمر الأمين حقا كيف كان ذلك كادوا أن يسفكوا دم بعضهم البعض من أجل أيهم يضع الحجر مكانه من الكعبة <تصفيق> ثم أقبل الأمين فحكمه في الأمر <تصفيق> فوضع الحجر على برده الأخضر ثم دعاهم جميعا أن يرفعوه إلى موضعه في الركن. <تصفيق> حتى إذا فعلوا وضعه هو بيده من دون كل ما هل هل تدرين ماذا فعلت حين أتم ذلك لم أتمالك نفسي واندفعت نحو الحجر ماذا فعلت يا زيد قبلت له بعياده التي حملت الحجر وأعادت إلى مكة السلام هل اسعدك هذا يا زيد كما لم يسعدني شيء في حياتي أمامك أيوجد ضيف عندنا بل هو اقرب قريب لك في هذه الدنيا تقدم يا حارفة ولدي ولدي زيد أنت تعرف أباك أبي, أبي أبي ما أسعدني ما أسعدني أبي أنا بلقائك يا زيد يا ولدي ولكن دعنا لا نضيع وقتا كفان فراقا 15 عاما هلما يا ولدي هلما معي إلى مولاك ليفتدي حريتك منه بكل مالي ثم ثم أعود بك إلى أمك التي تمتظر عودتك بكل شوق ولافة أبتي أبتي امضي أنت إليه ولم لا تأتي معي أخشى أن يظن أنني أريد فراقه أنت تفارقه إلى أبيك وأمك نعم ومع ذلك فأنا أنا أفضل أن أبقى هنا في انتظارك <تصفيق> بلال تعال يا بلال هات قدحا لعبدي ايها الساقي لي انا يا مولاي صفوان نعم نعم يا بلال لانك انجزت اليوم عملا كبيرا لم يقدر عليه احد من الساده ولكني لم اصنع شيئا يا مولاي الم تمزق البرده الخضراء كلا منعوك إذن من منعك؟ لم يمنعني أحد ولكني عندما نظرت إلى الأمين وأنا أتقدم شعرت أن نظراته تصافحني بالحب بالأخوة والموده شعرت أن الذي يصنع السلام أحق بالطاعة من الذي يريد أن يمزق السلام وما شأنك أنت بالسلام أيها العبد الخير اخرج من أمامه اجلس يا حارثة انك لا تدري من هو الذي اختاره ولدك وفضله على ابيه مم. ماذا تريدين ان تقول لأم ايمن انه محمد الصادق الامين هل تعلم انني حملته على يدي وليدا والله لقد بدا لي كأنه قطعة من نور ملأت الدنيا بهاء وضياء محمد بن عبد الله كان من يوم أنولد بركة على كل من اتصل به جاء بني سعد الخير بعد الجب والشده ثم انظر إلي أنا وزيد إننا نعيش في ساعة لا يحياها أكثر سادة قريش مالا. ونحن أنا وزيد أكثر فرية من أحرار الدنيا كلها ثم ما أذكر ماذا يا ام ايمن يوم جاءني جده عبد المطلب بن هاشم وجهه المهيب ونظراته السمحه وقامته الشامخه جاء الي وقال أين ولدي يا ام ايمن ماذا تريد منه يا سيد البطحان هل هذا شأنه؟ نعم يا سيد بني هاشم هو ولدي حملته بين ذراعي وليد وعندما ماتت أمه فلقيته على صدري هو ولدي هو ولدي وكل مالي في هذه الدنيا إذن بوسعي أن أمري آمنا نطمئن حدثني حدثني ما اقدمك إلي في هذه الساعة جاءني راهب ونظر إلي وقال لي احفظ ولدك فإن له غدا لشأنها وجئت توسيه بهذا نعم يا ام ايمن ولكن بعد ان سمعت منك ما سمعت لم تعدي حاجه الى ان اقول لك شيئا اطمئني يا ابا الحارج ولدك في قلبي حتى القرب <تصفيق> لله ضرك يا ام ايمن انت يا حارج ماذا لا أستطيع أن أفارق محمد هذا زين الأقل ما ورائك يا بني أخذ الأمين بيدي ومضى بي إلى بيت الله الحرام وأشهد من حضر على أنني حر وأنني ولده أريثه ويريثه هل فعل ذلك حقا؟ نعم يا أبتي الآن يهدأ بالي لمقامك نعم محمد الآن طابت نفسي ماذا قلت يا ابن أخي؟ قلت اني يريد ثلاثمائة تناقة ثلاثمائة تناقة؟ <تصفيق> ثلاثمائة؟ وماذا تصنع بها ادفاعها للوليد ابن الوليد مهرا لابنته هند اه تريد ان تسبق والدي صفوان كانت لي قبل ان يسعى اليها صفوان مم. ومن اين اتيك بثلاثمائة ناقه يا قدامه من مال ابي عندك مال ابيك نعم <تصفيق> ماذا <بحق؟ تصفيق> اوقف لانه ليس لن تلاديك مال عندي ألم ترث هذا المال معا ولكنه مات ترك اولادا ليس لأولاده شيء عندي لا يحق لحقي في ان افعل ما اشاء ايها الشقي افعل ما تشاء بنقودك التي تبددها في الميسر ولكن ليس بنقود ابي اخرج ايها الواقع وتلطمني ايضا حتى تتعلم كيف تخاطب من وجه الالهه هيا اخرج من بيتي أنك باسمي شأني نعم ما شأنك شأني هو شأن من يرى وجها جميلا و حسبك فلو سمعك مولاي صفوان لقتلك من هذا الذي ستحدثين إليه يا روضه صاحبك الذي جاء من يسرده منذ أيام عثمان. <تصفيق> هل يبيع صفوان هذه الجارية هل بأخذ تمر نعم وهذا ثمنه لو شاء دفعته إليه وحط بها صفوان لا يفرط فيها ولو دفعت وزنها ذهبا فماذا أطمع ما تعني. أراها دخلت قلبي واستقرت فيه عثمان عثمان أخي عثمان ماذا لك يا قدامة عني أمي يقول ليس لنا عنده مال نتكت كلها تعلم أن لنا عنده الكثير أردت ثلاثمائة ناقة مهرا لهند فقال لي هذا فإنه يريدها هالبته صفوان لكني أحبها وليس لصفوان أن ينازعني فيها دعني حتى أحدث صفوان حدث من أجل رودة ايضا قلت لك إنه لا يفرط فيها حاول هيا نمضي إليه انه في الحانة يشرب تعلم قريش كلها اني لا اذهب الى الحانة ولا اشرب الخمر من اجلي ومن اجل القدامة افعل هذا وعلينا ودره سالقاه عندما يعود الى بيتي آه. الى اين يا قدامة لست ادري لم اعد ادري الى اين زيد لماذا استدعت خديجة بنت خويلد طلبت مني أن أنضي وراء محمد الأمين إذا خرج إلى الجبال يتعبد هناك بعد أن رأته يعود في وقت متأخر من زيد أخشى عليه من محوش الصحراء لا عليك يا أم أيمن فالآلهة تحرسه وأنا أفديه بروحي حفظته الآلهة وصالته يا زيد انظر انظر لقد خرج الان من البيت وعليه برده الاخضر انهض وكفى سانتظر لحظه حتى يمضي لماذا <تصفيق> خديجه قالت لي ذلك لعلها لا تريد ان يصرفه احد عن قنوته وتعبته انا افتار انا رجع يا واركة ابن العنصر اتبني يا ما بان الريح في الدنيا ليتها تقلب عليها سافلها وتهدم على من فيها ما هذه الكلمات اليائسة يا ابنتي لم يعد ثمت يرجى يرجع ابتي <تصفيق> وتبكين ايضا لما فعله صفوان بي ان اكل يا ورقه انطفا نور عيني فكيف ارى غلبني صفوان باصياد لاني اردد كلمات الكتب المقدسه حين اخلو الى نفسي لا قدره لاحد على دفع كل هذا الشر يا ورقه عندما يشتد الظلام يطلع نور الفجر تلك سنة الحياة هات الصفحات ودع الكلمات المقدسة تمسح دموعك وتصفي الأمل الذي يغلي في نفسك هلبي يا روضة اسمعيني ما هو مكتوب فيها وقال الرب وجهتي وجلالي لأنزلن على جبال فاران نورا ينلأ ما بين المشرق والمهرب فلأخرجن من ولد إسماعيل نبيا عربيا أميا يؤمن به عدد نجوم السماء ونبات الأرض كلهم يؤمن به ربا وبه رسولا ولكن متى يحدث هذا يا ورق ألا تجدين جواب ذلك في صدرك؟ أحسه قريبا لا يمكن أن يدع الله قلوبنا تغرق في لجة اليابس إنه رحيم أليس كذلك؟ هو كذلك يا روضة وهو يحب الإنسان الذي خلقه نعم نعم الآن أطمئن وتهدأ نفسي ألم؟ أقول لك ان في الكلمات املنا وامل كل الناس ابشري يا روضة فان اكثر اصحاب النبي المرتقب من المساكين مرحبا مرحبا واهلا بك يا خطوان ارسلت اليك مهر هند هل جاءك نعم نعم يا صفوان مم. وكيف استقبلت هند امر زواجها بي امر هند امر هند الى ابيها يا صفوان لعلها راضيه انها ترضى برضايه يا صفوان فمتى يتم الزفاف متى شئت اذا وافقت كان الخميس القادم و... ولكن لم العجله لم العجله <تصفيق> لم أعد احتمل بعدها عني لا بس سيكون لك ما تريد ألا تخبرها بهذا؟ يا هند هند لديك يا أبي جاء صفوان يستأذن في موعد جفافك إليه ما ترين؟ ما تأمر به يا أبتي؟ أطيعك فيه ألا ما لك هند الخميس القادم سيكون جفافك إليه بهذه السرعة يا أبتا مات ولماذا ننتظر أكثر من ذلك يا هند يقول إنه لم يعد يحتمل بعدا عنك حتى تعلمي أن حبك تمكن من قلبي يا هند كما تشاء يا أبي <تصفيق> زين ما وراءك اراك عدت بغير الوجه الذي ذهبت به لتلقى الامين وماذا تغير من وجهي يا ام ايمن ارى نظرات مطمئنه وبشرا ونورا كانك ملكت الغد والعالم معا من تقرؤينها بقلبي يا ام ايمن حدثني ماذا وجدت عند الامين وجدت نفسي يا ام ايمن ماذا تعني كنت ضالا فوجدت نفسي كنت أشك في كل شيء حولي وكنت أتفائل لماذا الحياة إذا كانت نهايتها الموت ووجدت الجواب على كل سؤال ألا تفع حتى أشاركك ما تشعر به يا زيد. لماذا تريد أن تهنا بهذا الشعور وحدك ولدك يا أم ألمن هو ولد أرمنا وإن ولكنني ولكني أعلم أن هذه الكلمة تشعرك لا لا. هاتي ما عندك أصبح بأمر ربه رسوله إلى الخلق ونبي الهدى <تصفيق> وضع اليقين في كل قلب حدثني عن الوحي الذي جاءه من ربه ليصل الناس بالله ليستقلم أمر الحياة وأمر الإنسان فيها ثم, ثم ماذا وضع في قلب الشهاده بان الله واحد وأن محمداً عبده ورسوله ما اسعدني بهذا يا زيت هل آمن بهذا أحد خديجة من النساء وأبو بكر بن أبي قحافة من الرجال وعلي بن أبي طالب الذي يعيش معه بعد أن ضمه إليه وأنت يا زيد. وأنا يا أم ايمن ومن الغد سيكون علينا أن نحمل البشرى إلى العالم وما شأنكم بالعالم لأن ربنا رب هذا العالم ولأن محمدا رسوله وليس بالعالم أن يكفر بمن خلقه وقدره وليس لأحد أن ينقى بفكره وشعوره وعمله عن ربه فإن القرب النظاه هو النجاة والخير لكل البشر ترحل للآن يا قدام أراك تحمل متاعك نعم يا روضه <تصفيق> إلى أين إلى يا هل هل علمت أن بها رجلا يحبك أما زلت تتحدث عن الحب يا قدامه ولما لا يا روضه لقد رأيت كيف أجهد حبك بسهل الطغاة المتجبرين نعم ولكن الحب الصادق. لا ينتصر في القلوب إذا إذا لقيت هندا فقول لها هذا وهل يجديها هذا شيئا لا أدري تعلمين أن خبيبا عرض كل ما ربح من تجارته على صفوان من أجلك لو رضي صفوان ما رضيت أن أفارق مكة أمرك غريب يا روضه كان الرجل. يريد لك الحرية والزواج إنما أنتظره هنا أعظم ماذا تنتظرين أريد أن أشهد ميلاد الحياة الذي تحمله كلمات الكتب المقدسة وتبشر به سيكون ميلادا رائعا أنا أنا لا أفهم قصدك وأشهد مولد العدل يستظل به الناس جميعا آه أراك تحلمين إذا لم يسعفنا الواقع الآن فإن الأحلام نعمة رزقنا الله بها رودة ماذا أقول لخبيب إذا لقيته قل له إني مجدودة إلى هذا المكان برضاق مقبس لا أفهم سوف تفهم ذلك في يوم من الأيام وسوف يفهمه العالم كله يخيل إلي أنكي أنكي لا تحسين الحب ولا تشعرين بسلطانه الحب لا يا قدامة عندما تكون حياتك هي العبودية والعذاب والمهانة فلن يكون فيها مكان للحب أتحملين كل هذه المرارة على الحياة في قلبك ذلك ما يشدني إلى هذه الأرض أريد أن أشهد النور فيما يذيب أغلال العبودية والعذاب والمهانة التي تمسك برقاب البشر أي نور هذا؟ نور شمس الغد التي ستشرق على العالم ذات يوم بمقدم نبي الهدى عندي يا قدامه إلى ما تريد أما أنا فسأبقى هنا فهذا قدري من؟ ورقة ما جاء بك الساعة يا أبتي جاء بي أمر عظيم ومن أتابك؟ لا أحد جئت وحدي لا أكاد أصدق تلك هي الحقيقة يا روضة يستطيع الأعمى الآن أن يعرف طريقه بغير هات يقوده هل معك أحد؟ لا خرج خفوان إلى الحانة كعادته وسافر قدامه ماذا وراءك؟ ما أسعدني عشت حتى أرى هذا ألا تحدثني يا ورقة نزل الهدى على النبي الأمي الذي قرأنا خبره وعشنا من فضله. حقا هل هذا حق نعم يا ابنتي نعم كيف علمت جاءتني منذ أيام ابنة عمي خديجه بنت خويلد فأخبرتني خبر الوحي الذي جاء محمد وهو يتعبد في غاره بالجبل وسعيت إليه فأسمعني ما أنزل عليه ربه من آياته البينات لم يتخلى الله عنه لم يتخلى الله عنه إذن ورقة لم يتخلى الله عن عباده هو ذات وتولد الحياة من جديد ده. إلى أين يا إلى الماء يا أبتي أفي هذا الوقت الباكر تمضين. هو خير وقت تسعى فيه مثلي إلى الماء خذي جاريتك عفراء معك تعودت أن أمضي وحدي هذا ما طلبه صفوان يا ابنتي لا ينتظر حتى اصبح زوجا له فيأمر كما يشاء لا ضير في هذا هو يريد أن يجنبك المكاره. كما تشاء يا أبي عفراء افرا ايه اللي يا مولاتي؟ لا بابا. افريدي ودوا عمره ده في اناقعه. ايه اللي يا مولاتي؟ بقى الشاكه الان. امرك يا مولاتي. زي. هل دعوت احدًا غيري الى هذا المكان؟ لا يا بلال. فراقه تتلفت؟ أريد أن أطمئن إلى أن احدا لا يرانا في مكاننا هذا ماذا تخشى؟ يجب أن يظل الأمر سرا حتى يستقر الإيمان في قلوب الفئه القليلة التي أراد لها الله الكرامة بهذا الدين ها؟ ماذا أسمع؟ إيمان وكرامة ودين؟ حدثني إذن لقد أنزل الله رسالته على نبي الهدى الذي سيخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور نبي الهدى من هذا النبي يا زيد هو الأمين محمد بن عبد الله وقد أمرت أن أدعو إلى الإيمان برسالته وما يأتيه من أمر ربه من أراد الله به خيرا وما أمر ربه الأمر بالعدل يا دلال والنهي عن المنكر والبغي إن الذين شقوا بظلم هذا العالم وضغطه هم أقدر الناس على إدراك معنى ذلك ويجب أن يكونوا أسبق الخلق إلى الإيمان صدقت. صدقت يا زيد هل دعوت غيري إلى ذلك؟ نعم دعوت عمار بن ياسر وخبابا وابن مسعود وسالما مولى أبي حزيفة وهل أجابوك؟ نعم لماذا تأخذت عن دعوتي يا سيد كنت أريد أن أسبق الناس جميعا إلى هذا الأمر إنها إرادة الله يا بلال لقد عليك أكثر واشد مما عانوا جميعا ستأتيك رحمة الله يا بلال وغدا لم يكون على الأرض ظلم أو بغي بإذن الله إني ابذل حياتي راضيا من أجل هذا الغد إذا جاء المساء تعال الى دار الارقم ابن ابي الارقم لتلقى رسول الله واصحابه ستراهم جميعا اخوه وستدرك مما يتلوه عليك رسول الله اي مستقبل ينتظرك وينتظر كل الناس <تصفيق> كنت حتى الان أكره حياتي والان الان اريد ان اعيش حتى ارى ما حدثني بك كي الظلم والشر عن العالم ويشرق العدل على الناس إننا نستطيع أن نخوض في الأشواك ونقتحم الأهوال كي يتحقق العدل بارك الله فيك يا بلال فكتم هذا الأمر إلا عمن تتوسم فيه الفضل وترجو له الخير. اطمئن اطمئن يا زيد تعال إلى دار الارقم لترى العالم الجديد الغني والفقير والسيد والعبد الجميع سواسيه كاسنان المشط شكرا لك يا زيد شكرا لك لانك اردت لي هذا الخير آه من يترك الباب في هذا الوقت المبكر انا الوليد ابن الوليد ايها الكاهن الاعظم ما جاء بك يا وليد ها؟ ها. لعلك تزمع السفر وجئت تنشد بركة هبل ليس من أجل هذا جئتك أيها الكاهن فلماذا جئت؟ ابنتي ابنتي هند تخطمت ساقها وهي تعود بالماء ها. وأنت وحدك من يقدر على شفائها وجبر ساقها ببركة هبل الأعظم ها. لا تعرفون هبل الأعظم ولا كاهنة إلا عند المصائب انا لم علك تقدم شيئا له فلنرجو اكثر من عام سأفعل سأفعل ايها الساهن ان بركته هبل لا تمنح على الوعود الفارغه خش <تصفيق> ما هذا عشرة دنانير هل <تصفيق> تريد بركته هبل وجبر ساق ناتك بعشرة دنامير دنانير ساعطيك كل ما تريد انما يعنيني ما ستدفعه الان لا ما سوف تدفعه وهذه عشرة دنانير اخرى <تصفيق> من اي مكان تحطمت ساقها انها تصرخ ولا تطيق لمسه احد امرها خطير في دركه الهبل يصبح الخطير هجينا كانت ستجف الى صفوان بن اميه بعد ايام أوه. ادفع عشرة دنانير اخرى ولكن السيد إن هبل لا يرضى باقل من هذا لجبر ساق ستتزوج غدا ومن صفوان بن اميه كما تشاء يا سيدي كما تشاء تفضل اصدقني وسالحق بك بلال ماذا تريد يا بلال اين مولاك لا يعود من الحانة قبل ان تشرق الشمس الحمد لله لماذا تسأل؟ أريد أن أحدثك عن خير أريده لك. أي خير يا بلال إن ايات الله تتنزل الآن من السماء وضع الأساس لعالم جديد لا ظلم ولا قهر فيه بل عدل ورحمة وحب. وماذا أيضا يا بلاء؟ عالم يصبح كل إنسان فيه أخ لاخيه الإنسان. يحبه ويرجو له الخير هل صدقت بهذا يا بلال إذا لم يصدق من كان مثلنا بهذا فمن يصدقه إذن من أخبرك به ولماذا تتلفظ حولك أخبرني به زيد بن حارثة مولى محمد الأمين أخبرني ودعاني إلى لقاء رسول الله ففعلت وسمعت آيات الله ما أساعدك يا بلال؟ ما أساعدك؟ لم أعد وحدي في هذا البيت التي يعود إلى قلبها الأمل ماذا تعنين؟ قد علمت هذا من حين أخبرني به ورقة ابن نوفل بعد أن قرأنا نبأه في الكتب وهل آمنت يا رودا؟ أتظن ان لا أؤمن بالعدل حين ينزل علينا من السماء؟ ما أسعدني ما أسعدني وأنا أسمح منك هذا <تصفيق> مولاي إذا كنتما تتصران من وراء ظهري لماذا تركتم الباب مفتوح ها؟ بلاد ماذا كنت تقول لها تكلم ماذا كنت تقول لها مولاي تكلم, تكلم تكلم وانت وانت وانت انا لا اعزم ما عنها ان اصنع في امرك هذا مولاي مولاي اقسم اننا لم نكن نتحدث بشيء يغضب وريد وان اعرف ماذا كنت تقول اه اه أوه... هكذا جمعني والقلب امضي انت الى الحظيره اما انت فاتبعيني سيكون كل شيء الان لا اكاهن هدى لماذا ما عساه ان يسمع بي يجبرك صرخاتك لتنغضيك ما كنت هل اكشف ساقي سامر غريب انه الفاغل الاعظم <تصفيق> الذي ننال منه البركه والبشره <تصفيق> لا بل يا مولاتي ماذا نلتهم الاعظم كيف كيف ساكون بجانبك من اجل ان ننهضي الى زوجك انت لا تريد اها اها رجل جميعا ائذن لي يا مولاي ان ابقى ولم اخذت علامه فهمت هذا الامر حسنا حتى يبكي انت و اخرج انا يا علي ادم نعم عجبنا ماذا ارى الساق تتحرك حلت يا سيدي بركة هذان قبل أن تمد يدك على الساق أيها الكاهن <تصفيق> أفهم من هذا أن الساق المحطمة شفيت بمجرد عند دخلت و... وما بركة هبل <تصفيق> أما أم أنه لم تكن هناك ساق تحطمات يمكنك أن تفهم الأمر كما تشاء على أن تظل ساقي محطمة وتظل أنت تداوية هذا أن يكلفك الكثير. هل كيف هذا؟ ما هذا؟ إيه ومن يدفع لي ثمن الضمادات التي جئت بها؟ أمر أقع ثمنها على أن تنتظر حتى ألفها بها ساق مولاتي. خذ ألفها. ولكن آه لماذا كل هذه الألاعيب؟ حتى لا يمنح هبل مرقصا لزواج لا أريده. آه آه آه آه آه فهمت. لا تريدين سفوانا جاوجة اه اه اه اه اه وانا لك ما تريد اه, آه, آه لكن ما عسايا اقول رئى مثلك لا يعجز عن الكلام. اه اه ماذا تريد يا قدامه سأعود لامك يوم جئت قلت لي انك ضقت بها ولن تعود اليها سأعود اليوم ألا تحدثني عما غير رأيك فيها قال لي احد الاحبار حين علم اني من مكة كيف تترك بلدا يخرج منه النبي الامي الذي يملأ الارض عدلا ورحمة هل فبقتك إننا نسمع هذا الحديث منذ سنوات على الذين يرجون العدل أن يكونوا أول المصدقين بهذا الحديث وهل تطيق أن ترى هندا زوجا لمن ظلمك تغد أمامك في البيت لو ظهر هذا النبي كما يقولون فسأكون من أتباعي لا يصرفني عنه شيء ياهبي في هذه الحالة ربما أرى من الخير لي أيضا أن أرحل معك لماذا لن اخدعك من أجل روضة إذا كنت فقدت الأمل في هند فإن أملي في روضة لا يخبو أبدا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> انتظر انتظر هيا الى الفراش اين العصا اين العصا أين العصا اه ها هي دعيني ارى عليك الغطاء يا تامسي لا تنسى هذه؟ البديهتي لحظه اخرى عليها الطارق والان هيا هيا ابدا بسرعه جاء آه. آه. آه. خطيبك ليعودك يا هند تقبل يا سيدي خفدوها يا سيدي خفدوها دعيني ارى كيف قصت يا عين لا لا, لا, لا لم تسمع قللت لهم يا عبدي تبعث مطاني محطمتان في شافها يبدو انه كسر خطير لا تقل هذا امامها يا سيدي ماذا؟ اخشى ان يحطم الياس قلبها النبي الطاهر حسنا تحنني يا مولاتي فان الكاهن قال ان كل شيء سوف يمضي لدمع هذه سنكن ولكن متى يمضي بعد عام أو عامين وربما ثلاثه هل قال لك الكاهن ذلك نعم وامرني ان اذكر ما يبدو ان الكاهن يهون من الامر ماذا تعني يا معلم لم ارى ان لا فائده ترجى منها يعني ان لا تقل هذا ها. يا وليد نعم. امضي بنا الى الخارج <تصفيق> <تصفيق> لا يحب أن يرفع على هذه الحال نعم نعم اعرف قلت إنك ستذكر لي كلمات يفرح لها القلب نعم يا روضة وأنا أريد أن أقول لك إن حديثا واحدا هو الذي يفرح له قلبي الآن ولا حديث غيره أي حديث يا روضة أن أسمع أن الإسلام يزداد عددا وعزة أن أسمع أن قوى الشر والبغي والعبودية تتراجع أمام خير الإسلام وسماحة الإسلام وإخاء الإسلام ويحك يا روضة فأين الحب في حياتك ماذا تنشد من الحب يا خبيب الزواج والولد والحياة ثم يأتي الشر والحقق والبغي يجعل النساء والأبناء سبايا، يسامون الخسف والذل والهوان إن لنا سيوفا تحميهم وللشر سيوف لا عد لها أيضا هل تعلم كيف انتهى أمري إلى الضياع، وحريتي إلى العبودية إنما أريدك كما أنت فلا أسألك بعد ذلك شيئا كنت أعيش على تخوم دولة قيصر وأستضر بحماية جنده وسيوفه. هل تعلم اني استعبدت بسيوف قيصر نفسي؟ كيف تكون السيوف التي تحميك سبب عبوديتك؟ حملوني إليه من أجل ضرائب دفعها أبي مرارا وعندما هربت وقعت في أيدي تجار الإنسان حتى انتهيت إلى هذا المكان واحتملت كل شيء على أمل أن يخرج نبي الهدى الذي قرأت نبأه والآن وقد خرج بأمر ربه فلا شيء يسرني إلا أن أرى دينه ظاهرا على كل دين وأصحابه دعاة الخير والعدل والحب والسلام هم الأعلون في كل مكان حديثك يا لو عانيت مثل ما عانيت أنا لتمنيت لو كنت نارا تحرق الشر والأشرار فأنا أصر قلبك وأقول لك إني آمنت بهذا الدين وإني سادعو قومي غدا إليه ويبقى بعد ذلك لا تحدثني في شيء آخر يا خبيت ولا يساورك الشك في أننا سنلتقي مع انتصار الإسلام وسيكون لقاؤنا رائعا يغرد بكل أحلام البشر فالجنين يا قدامه من أنتم حتى تتحدثوا عن الله والإنسانية التي يتحدث عنها ابن اخي من الخير لنا أن نقمع بعطائنا في هذه الصحراء نتاجر مع هؤلاء وهؤلاء ونكسب المال ونأخذ من الحياة ما نريد لا يقف في وجهنا عمر ولا نفي لو كانت الحياة كما تقول لهان الأمر ولكن هناك بعد هذه الحياة حياة أخرى وليست هذه الحياة بجانبها شيئا مذكورا ومن أحسن في دنيا حسنت أخرى ولن تحسن الدنيا ما لم تصل نفسها بالله الذي خلقها يا عم يا عم لقد جاء رسول الله رحمة للعالمين واعظم ما يصيبنا من رحمته انه سيحجز بيننا وبين النار التي اعدها الله للكافرين من عباده كتامه متى صدقت بدعوه محمد منذ ايام قليله يا عم وادركت كل هذا من يحبه الله يشرح صدره من ايسر السبل ارى الا جدوى من حديثي معك الان اجمع اخوتك غدا لالقاكم جميعا هل سمعت؟ نعم نعم اين سرحت بنظراتك؟ كنت كنت افكر كيف اكسبك لنفسك ولربك ماذا؟ <تصفيق> ما تضحك يا عم اني افكر جادا ولن ادعك حتى تؤمن لست باول من غره السراب يا عمي لا هذه الدجاجه وانتظرني غدا انت واخوتك من الطارق انا زيد يوم اماهما ماذا أرى على وجهك؟ لا شيء لا شيء أراك تغالب دموعك <تصفيق> هل أصرف المشركون في بغيهم وعذابهم لأصحاب رسول الله من المستضعفين يا زيد؟ لا أظن أن مكة شهدت في حياتها يوما كذا اليوم يوم أيام. لقد أصاب إخواننا في الدين ما لا طاقة لأحد. لا بأس عليهم إن شاء الله ماتت سمية وفقط ياسر وتركت بلالا وعمارا وهما أقرب إلى الموت منهما إلى الحياة لا تحدث بهذا رسول الله حتى لا يحزن بل حدثته يوم أيها وضرف الدم على ما أصابهم وبشرهم بالجنة كان بلال يرتعد وهم به إلى العذاب طالما تحدث إلي وقال إنه لا يحتمل ضربة صوت واحد لقد تحمل الكثير يا أم أيمن تحمل ما تئن منه الجبال الله يتولى يا معسر القويش هذا سعيد يا أميه انظروا انظروا هذا ثمن بلال بن رباح <تصفيق> نفعه إلي أبو بكر بن أبي قحافه واشتواه به اشترى رجلا ميتا بهذا الذهب وقد جئت بثمنه إلى الحانة لأسقيكم به الليله خمرا <تصفيق> ايها الساقي ايها الساقي لبي أيها الساقي اسقي جميعا من الحانه بهذا الذهب ولا تبخل على احد بشيء يريده يا وماكوك خلف من هذا الذي ينادي انا خبيب بن عدي من يكرب اذكر هذا الاسم ماذا تريد يا اخي العرب اما فكرت فيما وراء صنيعكم باصحاب محمد حدثنا انت الفكرت ان الناس لا تضحي بحياتها ولا ترضى بكل هذا العذاب الا من اجل شيء عظيم وجليل هذا الفتى يريد ان يعكر علينا صفو هذه الليلة هل تتكونه يا قوم لا يرضى بالكلمة السوء وهو في بلده إلا الذليل وما زالت خويش في السماء قيلوه فامضوا به ليعذب من اجل ما يراه عظيما وجليلا اهلا يا اميه بن خلف ماذا تريد يا أبا سفيان الم تسمع ما قال أهان امرنا حتى يلقانا هذا الغريب بما نكره لما يبتحقه مثله الموت إني أجرته يا قوم آه. إني أجرته ريحك يا بسفعن هتجير رجلا جرى دين محمد الذي عذب فيه موالينا عظيما وجليلا امض خبيب سالما فلن تنتد إليك يد بعد أن أجرتك امض يا أخي أترب والله والله لقد تمنيت أن القى ما لقوا في سبيل هذا الدين هل سمعت نعم أم سمعت امضي يا خبيب اراك امامي يا قدامه بالرغم من ما كان مني ومن ابي لا شيء يمنعني من ان اعودك لاخفف عنك ما تلقين غيرك القى علي نظره ثم فارقني الى غير عوده تتنعيني يا هند ما جلت أحفظ لك كل الحب علمت أن حب الناس ولا عني حين أصبت ولكني أره يزيد في قلبي أريد أن اصارحك بما لم أفارح به أبي حقا نعم قدام ان سيقي بخير وين تفد حق ما تقولين يا هند تراني اقف امامك ذلك ذلك فضل الله سمعت هذا بنفسي حتى أرى ما يفعل صفوان وقد كان كما قدرت فركني وعمل ابي ان ليس فيه خير لي لماذا تنظر الي هكذا هل فعلت هذا من اجلي يا هند تراني افعله لاحد غيرك ولكني ولكن الآن لا أملك شيئا يا هند ولا أربلك لك الجوع والحرمان ماذا تقول واين مالك أخذه عمي وحرمنا منه ولما فعل هذا لأني امنت بالله الواحد وصدقت بمحمد رسول الله وأعمل بما يأتيه من ربه من الهدى أنت إذن من أصحاب محمد نعم أنا من المسلمين لماذا تلقي في طريق حبنا بهذا الأمر يا قدام بغير هذا الأمر لا تطيب حياتي معك ولا تطيب الحياة لأحد ما تعني هند هند يجب أن تؤمني بالله ليعيش حبي في قلبي هم هل, هل أخالف أبي ودينه. نعم كما طلقت منه وخرجت إلى الله ورسوله هند لا تقولين إذا قلت لك لا أستطيع أن أخالف رأي أبي ودينا هل ستترك حبي؟ إن حب الله ورسوله فوق كل حب أتتركني من أجل هذا؟ لو خيروني بين إيماني وحياتي لفضلت الإيمان على الحياة عشت على امل هذه اللحظة التي اراك فيها والان اراك طمدي غير آسف على حبنا. انا لا استطيع ان اخالف ابي <تصفيق> اذا طمدي ولن نلتقي بعد ذلك فلا يجتمع الحب والشرك في قلب هذا قدامه واخوته الاربعه جهه واحده زيد حدثنا ماذا صنع رسول الله وما لقي من الناس تريدون ان تعرفوا ماذا صنع رسول الله في الموسم وماذا لقي من الناس نعم نعم نعم يا زيد والله منزلنا ننتقل من قوم الى قوم حتى وقفنا على مجلس عليه السكينه والوقار فتقدم ابو بكر وسلم وقال من القوم من شيبان بني ثعلبة جيران كسرى، والتفت أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لأبي وأمي هؤلاء سادة الناس وعاد أبو بكر يسأل كيف العدد فيكم بنا ألف وراءة الالوف ولن نغلب من ادخله يقول أبو بكر فكيف المنعة فيكم علينا الجهد ولكل قوم جد يقول ابو بكر فكيف الحرب بينكم وبين عدوكم انا لا اشد غضبا حين نلقى وانا لا ما نكون لقاءا حين نغضب وانا نؤثر الجياد على الاولاد والسلاح على الابل معنى كأخ قريش الذي بلغنا امره يقول ابو بكر وقد تأخر ليقدم نبي الهدى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا قوم بلغنا انه يذكر ذلك الى ما تدعين يا اخى قريش فتقدمت انا وابو بكر لنظله بثيابنا عندما جلس بينهم اطرق لحظة ثم قال ادعوكم الى شهادة ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله والى ان تؤمنوني وتنصروني فان قريشا قد ظاهرت على امر الله وكذبت رسوله واستغنت بالباطل عن الحق والله هو الغني الحميد وماذا بعد يا زيد نظر الناس الى بعضهم البعض وقد اشرق على وجوههم الجشف وقال المثنب محارسة وإلى ما تدعون يا أخ قريش فاللهما سمعت كلاما احسن من هذا فلا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الى قوله تعالى وصاكم به لعلكم تتقون فصاح المثنى والله ما هذا من كلام اهل الارض هجم من هذا الملأ الصافي يا اخى قريش فتلى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يأمر بالعدل والاحسان إلى قوله تعالى لعلكم تذكرون فيقول قائلهم دعوك والله يا اخى قريش الى مكان الاخلاق ومحاك الاعمال فقد كذب قوم كذبوك وظاهروا عليك وانا اننا نزلنا بين ناعين اليمانه والسنانه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذان أعني بين انهار كسرى ومياه العرب فاما ما كان من انهار كسرى فذن صاحبه غير مغفور وعذره غير مقبول واما ما كان مما يلي مياه العرب فدم صاحبه مغفور وعذره مقبول وهذا الامر الذي تدعون اليه مما يكره الملوك فان احببت ان ناويك ومنصرك فعلنا ان الملوك فلا قدره لنا عليهم فهل ترضى ان نؤويك وننصرك على العرب لعله قبل منهم ذلك يا زيد ماذا قال لهم رسول الله قال إن دين الله لم ينصره إلا من خاطه من جميع جوانبه أرأيتم إن لم تلبثوا إلا قليلا حتى يورثكم الله أرضهم وديارهم وأموالهم فتسبحون الله وتقدسونه اللهم لك ذلك إن كم أما الآن فلا حيلة لنا مع الملوك الله قبرت ان يكون هذا جواب رسول الله إن من أرسله الله لا يساون ولا يتنازل عن شيء مما حمله الله تبارك وتعالى هلم يكن حزبه النصر على العرب يا بلال بل النصر على كل ظالم حتى يشرق نور الله على عباده في كل مكان على الأرض ذلك ما وضعه رسول الله في قلوبنا وإن كنا أضعف الناس وأقلهم عددا صدقك يا بلال ذلك ما ارسل له نبي الهدى لا يساوم عليه ولا ينزل عن شيء منه ويحك يا ابا سفيان لماذا جمعت الناس واجئت بهم بالجيوف والرماح الى بابي لقد اجمعت قريش ان تحسم هذا الامر اليوم يا ابا طالب اي امر امر محمد الذي تبع لها لنا وسفها أحلامنا وضلل أبناءنا وفرق جماعتنا ولكن ابن أخي لم يرفع في وجه أحد سيفا ما يتحدث به أشد السلوك على قريش والهتها وماذا تريد يا رشيان؟ هل السؤال الذي يريد تلك إرادة قريش أن تأمر ابن أخيك أن يكف عن دعوته التي يدعو الناس أو أن تسلمه لنا؟ لنرى فيه راينا ونحكم فيه كهنة آلهتنا أنا لا اسلم لك ابن اخي يا ذلك سفيان فذلك عار نزوده عن أنفسنا بكل ما نملك إذا فلتأمره أن يكف عن دعوته إنك ما تزال مثلنا على الدين الذي نعبد والذي عبده الآباء والأجداد في أني أخشى أن تحكم قريش السيوف للدفاع عن آلهتها سالقى ابن اخي واكلمه يا ابا سفيان اراك عدت يا ابا طالب هل كلمت ابن اخيك نعم يا ابا سفيان فماذا قلت له ليس المهم ما قلت انا يا ابا سفيان ولكن ما قاله لي ماذا قال بحق الالهه قال يا عم والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر حتى يظهره الله او اهلك دونه ما تركته <تصفيق> أخي أبا طابت ماذا تريد يا أبا لهب هل تستطيع أن تخبرني لماذا أدنت لأصحاب محمد من غير بني هاشم أن يكون ملينا في شعبنا هذا أرادوا أن يعانوا ما نعاني يا أبا لهب من أجل ابن أخيك وأن يجوعوا كما نجوع قد عجل هذا بنتاج ما لدينا نطعم نرضى بالجوع ولا نرضى بالضيم والظلم إن قريشا لم تطلب منك إلا أن تسلم له محمدا ألا ترى في ذلك ضيما وظلما؟ أن نسلم رجلا خير من أن نهلك جميعا الرجل الكريم لا يقول هذا ما أفضهم يقول الرجل الكريم يقول من يرضى بالظلم إنسان رضي بالظلم لنفسه ومن رضي بالظلم لرجل واحد يفتح أبواب الظلم لكل الناس لو كنت تسمع لابن أخيك لادركت هذا يا أبا لهب ولكنك تنقى عنه عن حديثه فالله انه لا اصدق الحديث واكرمه على كل نفس هذا صابد لست احب ان اهلك نفسي وعيالي من اجل كلمات من تقال فاخرج بعيالي من بينكم تفعلوا خيرا <تصفيق> ابي اميه هل عدت يا صفوان هذا قدامه ولد اخيك عدت به مقيدا قبل ان يركب السفينه الى الخبشه اعود برحم غيرك عدت بهند بنت الوليد التي خطفها من بيتها انك تكذب يا صفوان مع انك تنجو ان تنسوا انها سعد بنفسها اليك ليس الي ولكن سعت الى الاسلام مع علمها بان في ذلك من جوع وفقر وحرمان ان جوهرها خير من جوهرك اه ليس ليست شجاعة يا صفوان ان تضرب رجلا في القيد انها نذالة كنذالتك كما تركت هند بعد في ساتها. ابي هالاقتنع داعوا في الحبس مع روضه، حتى نرى رأيانا فيهما ابي اتريد ان اجعلها معه في مكان واحد وماذا تخشى والقيود لا تدع لهم مجالا لحركة ان ارضت الحضر فارضت كل منهما في عمود وتنفره من امرهما قريبا حسن ولكن يجب أن يشهد الزفاف إلى هند هند زوجي <تصفيق> والله شهيد على ذلك لا <تصفيق> لا نعرف هذا الذي انشفته <تصفيق> سوف تعرفه قريبا <تصفيق> الموت ولا هذا <هابا> يا <تصفيق> جاء ابو سفيان لا ابا ماذا يريد؟ تعلم علم بمرضك فجاء يعودك لا لم يأتي لهذا لا تدخلوه حتى أنخض وأرتدي أجمل اجمل ثيابي جاء يرى فينا ما يحب فالله لا ما يملا نفسه بالحسره إلي بثيابي ها هي بي يا ابا طالب كيف ابدو الآن يا غلام أنت سيد بني هاشم وشيكهم لم ينقص منك شيء الآن أدخلوه كيف أصبحت يا رجل؟ بخير كما ترى سمعت بمرضك فجئت لأعودك لا تصدق كل ما يقال لك أنا لم أشعر باكتمال صحتي كما أشعر بها هذه الأيام أرى ذلك واضحا. استمع إلي يا أبا طالب قل ماذا تريد أنت شيخ كبير السن ونحن لم نقصد بك شرا لأن لك منزلة وشرفا فينا لا ينكرهما أحد هل تقصدون محمدا هل تقصدون بني هاشم من قصدهم قصدني إننا لا نعاملك معاملتهم بوشك أن تخرج لتنال حاجتك من الطعام لقد وهمت أنا لا أفارق ابن أخي ولا أفارق أهلي وعشيرتي. لولا هذه الوثيقة التي تعرف ما شاركت قريشا في هذا العمل الذي قصب به إيذاءك ليس فيما تصنعون إيذاء لنا ولكنك قلت إن هناك وثيقة نعم ألم تعلم بها أين هي الآن وضعناها في أقدس مكان في جوف الكعبة وهل ما زالت هناك اجل لو جئتني بها لصدقتك يا أبا سفيان فقد اخبرني ابن اخي ان لو قد اكلتها ولم يبق منها الا اسم الله قد رضيت يا ابا ومن جاء حصار قريش لبني هاشم بما اردناه ماذا حدث انحنت الرؤوس العاليه من وقر الجوع وشدة الحاجه الا تحدثنا كيف حدث هذا قال لي ابو طالب احضر لي الوثيقه فان رايت اجماعكم عليها انصفكم من ابن اخي استسلم اخيرا الشيخ الهرم تعالوا معي الى جوف الكعبه لنحملها الي هلوموا يا قوم هلوموا صحوان صحوان ماذا يا أبا سفيان انظر انظر ماذا حدث للوثيقة يا للالهة أكلتها الارض يا أبا سفيان لم يبق منها إلا كفحة صغيرة مكتوب عليها بسمك اللهم هذا غريب ولكن كيف عين أبو صالب بهذا يقول إن محمدا أخبر هو كاذب بل صادق هو صادق يا صفوان ما بك يا رجل اصبحت اشك تشك تشك في اي شيء اصبحت اشك يا صفوان من من على الحق ماذا الذين تحملوا الجوع والحرمان والحصار صابرين قبل الذين اذاقوه الجوع والحرمان والحصار ابا سفيان ابا سفيان ايها الرجل كلاشك فانت سيد قومك وقائدهم ورمز شرفهم نعم نعم كيف نسيد هذا ما عسى أن أصنع على صفوان كيف أواجه أبا طالب لا لن ألقاه لن ألقاه صفوان أدرك الناس لا تدعهم يتحدثون بما شهدوا ورأوا هاجر إلى الحبشة فريق من المؤمنين وعاشت القلة التي التفت حول رسول الله صلى الله عليه وسلم مهيضة الجناح لا تملك دفع اذى المشركين أو رد عدوانهم ثم يرحل شيخ بني هاشم أبو طالب وبعد فترة تموت خديجة رضي الله عنها وتزداد قريش شراسة وعدوانا ولكن نور الإيمان ظل يعمر القلوب التي أراد لها الله الهدى وأكرمها به وتظل شعلة الرسالة عالية في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراها كل الناس ويهتدوا بهديه ويمضي بها إلى ثقيف بالطائف على مسافة مئتي ميل من مكة ومعه زيد بن حارثة ثم يعودان ليواجه أمرا جديدا من قريش يا محمد لقد اقسمت قريش الا تدخل مكة ما دمت قد خرجت تستنصر القبائل عليها يا زيد عد صاحبك من حيث أقبلت هل يرد رسول الله عن بلده وأهله يا أمية بن خلف إن شاء أخرجناهم إليه لكننا أقسمنا بآلهتنا الا يدخلها ابدا وهذه سيوفنا في أيدينا لقد أوى رسول الله إلى هذا البستان الذي تراه يا أمية فهل استطيع دخول مكة إن شئت دخلت أما هو فلا يدخلها ابدا افتعوا لزيد بن حارثة الطريق أيها الفتيان من أرى؟ أنا زيد بن حارثة يا أخنص بن شريق أهلا بك يا زيد لقد جئت إليك في أمر كل ما تريد يا زيد إن لك قوة وعزة بين قريش وقد نهضت تصد رسول الله عن دخول بلده وتحول بينه وبين اهله فماذا تطلب يا زيد لقد أرسلني إليك يطلب منك أن تجيره بمكة حتى لا يتعرض له أحد فماذا تقول كنت أود لو أجبتك يا زيد إلى ما طلبت ولكن محمدا من صميم قريش فأنا حليف لها وحليف قريش لا يجير عليها هل زيد بن حارثة ما جاء بك في هذا الوقت من الليل ارسلني رسول الله اليك يا سهيل بن عمرو تعني محمدا نعم ماذا تريد يريد أن تجيره حتى يدخل مكه امنا ولا يتعرض له أحد بسوء إنهم يقفون بسيوفهم في وجهه إن لم عامر بن لؤي لا تجير على بني كعب بن رؤي. لؤي لماذا يركب محمد الصعب يا زيد اترى من يدعو قومه إلى الهدى يركب الصعب من عهد إليه بهذا ومن قال له إن قومه على الضضادة ربه القادر على كل شيء إذا كان قادرا على كل شيء كما يزعم فلماذا لا يطلب منه ان يجيره حتى لا يلجا الى رجال يزعم انهم على الشرك لله في ذلك حكمه يا سهيل بن عمرو لا يعلمها الا هو ما زال يمني اصحابه بملك كسرى وقيصر وعد الله ان يريث عباده الصالحون ارضه يا سهيل كيف سيتاثى له ان يفتح بلاد كسرى وقيصر ويورثها اصحابه يا زيد وهو لا يقدر على ان يدخل بلده ان لكم عقولا زيد بن حارثة احقا ان قريشا تمنع محمدا ان يدخل مكة نعم يا مطعم بن عدي واين هو الان يبيت ببستان بظاهر مكة لم أرى رجلا يعرض نفسه لهذا العناء غيره. يهون كل عناء يا مطعم بالنسبة لما يرجوه رسول الله حقا فماذا يرجو يريد أن يجنب الناس نارا أعدها الله للكافرين يريد أن يكون العدل والحب والإخاء شريعة للناس لا شأن لي بما تقول ولكني سأنهض معك لأني أكره أن تفعل قريش هذا بعد موت أبي طالب إن لي عشرة أبناء سأنضي بهم لأجيره من؟ بلال ظننتك زيدا فهم ألم يعد رسول الله يا أم أيمن؟ لا يا بلال مضت أربعة أيام أنا, أنا لا أنام الليل اللهم عهما طلع النهار لا تزع يا بلال إن الله لم يتخلى عن رسوله ولم يتخلى عنا أيضا يا أم أيمن لم يعد لنا سواه هو ذاك هو ذاك اجلس يا بلال واين اسامه خرج يسال عن رسول الله وعن ابيه يضحك المشركون كلما مررت بهم ساخرين ويرددون هذا العبد الحبشي فيورثه محمد ملك كسرى بالرغم مما نحن فيه يا بلال هل تشك في هذا لا لا والله يا امارنا اني يراه يقينا نعم نعم اراه يقينا هند اريد ان اعبر لك عن محبتي لك وحرصي على رضاك بأن اهب لك هذه الجارية وهاك فك عبوديتها انت تعلم يا صفوان اني زوج رجل اخر أعطيته العهد والله يشهر أبوك لا يعترف بزواج لم يجرمه كاهن هبل ولم يباركه إله قريش العظم دعي ذكر الله هذا إنك تقترف إثما وتقدم على دغ سيحاسبك الله عليه حسابا عسيرا دعي عنك هذا فأنا أدري بما يصبح لي رودة. هذه مولاتك التي أصبح أمرك إليها ومصيرك في يدها سوف تزف الليلة إلي هنا في بيت أبيها لأني أكره أن أمضي بها إلى نسائي من أول يوم هيا جهزيها كما تفعل الجارية التي تحب مولاتها وتحرص على أن تبدو في عين زوجها جميلة رائعة إني ماضي لأعود هل أمضي؟ هل آخذ معي ايضا افراء لم يعد بك حاجه اليها انا لا افارق مولاتي ابدا <تصفيق> افعلي ما يبدو لك لا تبكي يا هند اذا لم ابك لهذا فلما خلق البكاء انا اخبرك لما خلق البكاء <تصفيق> خلق لصفوار اتتهكمين في موقت كهذا <تصفيق> وأضحك ايضا أفراء أفراء جهدي لن أذهب لن أذهب حتى تبلغي أملك وتحققي ما تحبين ها؟ وكيف السبيل إلى هذا <تصفيق> الحل عندي وحدي ولكن قبل أن أخبرك به يجب أن تعتقي روضة لوجه الله بعد أن أصبحت مولاته انا لم أقبل منه شيئا ما فيه خير نقبل معك حق روضة أنت حرة لوجه الله لن نفترق يا هند حتى يجلو الشقاء من حياتنا وحياة كل البشر لماذا عاد رسول الله مبكرا هذا اليوم ألم تسمع سألتك لماذا عاد رسول الله من الموسم مبكرا كان من عادته ألا يرجع حتى يخبث الليل لا شأن لك بهذا يا أم ايمن. فشأن من إذن يا رجل قل لي قل لي يا زيد ماذا صنع رسول الله اليوم هل تحفظين السر؟ في الأمر سر؟ نعم نعم لن تجد من هو أشد حرصا مني على سر ولدي أم أيمن <تصفيق> إني أرى نصر الله يقترب أراه حقا وصدقا حدثني, حدثني يا زيد ليفرح قلبي بفرحتك خرجنا إلى الموسم. أنا أعلم هذا فأين السر إذن الذي تزعب أنت لا تدعين لي فرصة للكلام يا أمي قد وساقنا الله اليوم إلى ستة رجال من يثرب يجلسون عند العقبة رأيتهم يقفون حين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما إليهم كأنهم يعلمون خبرا هل قلت من يثرب؟ نعم لعل خبيب بن عدي الذي حدثتنا رودة عنه أخبرهم خبرا وقف رسول الله أمامهم وسألهم من أنتم؟ فقال قائل منهم نفر من الخدرج قال رسول الله أمن موالي يهود؟ قال قائلهم نعم يقول نبي الهدى أفلا تجلسون أحدثكم فلا. وجلس وجلسوه ودعاهم إلى ربه وعرض عليهم الإسلام وبعد يا زيد كان والله لقاؤه معهم لقاء خير وبركة هل قبل دعوته ودخلوا في الإسلام وعاهدوه نعم يا أم نعم صدقوه من أول وهله وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام وقال قائلهم يا رسول الله إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر مثل ما بينهم وعسى أن يجمعهم الله بك فتقدم إليهم تدعوهم إلى أمرك وتعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين فإن يجمعهم الله بك فلا رجل اعز منك ماذا يعني هذا يا زيد ماذا ترى في هذا أرى طلائع النور أحق هذا يا زيد نعم والله يا أم ايمن هل عاد رسول الله منشرح الصدر سعيدا بما راه وسمع منهم كما لم أره في أي يوم من الأيام يا أم ايمن هل اتى الفجر الذي انتظرناه امدا طويلا وهطل المطر بعد الجب وقح حمدا لله حمدا لك يا رب ولكن يا ام ادم لا تتحدثي بهذا الى احد لا تخش شيئا يا زيد فلن تكون احرص مني على سر ولدي قدامه هل رايت هند صفوان ما تقول قدامه هل تراني نعم أراك ولكني أنا لا أراك هل كنت تقول شيئا حين دخلت علي كنت أقرأ القرآن لم أسمع هل تحب أن أسمع ماذا تقول <تصفيق> قدام لقد شربت كثيرا كثيرا لالقى عروسي كما يفعل أهل الشرف ولكن عروسي هربت قبل أن ألقاه هل أنجاه الله من شرك؟ الحمد لله الحمد لله قتلت الجارية ولم تخبرني أين ذهبت فقد قتلت نفسا بغير حق ماذا؟ ماذا تقول يا قدام؟ أنا لا أسمعك سيحاسبك الله على ما اقترفت حاسبني أنا فارس قريش لا, لا يستطيع أحد أن يحاسبني لا تنسى ربك الذي خلقك وسواك قدام، أنا, أنا لا أسمعك أن أنها جاءت إليك قدام، هند تلهث وراء إنها تهتدي بنور إيمانها اسمع يا صفوان استمع اني اسمع بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت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 وان الفجار لفي جسيم صدق الله العظيم هل سمعت يا صفوان صفوان صفوان هند مسكين ام انت يا صفوان هل هند هند نعم أنا هند هند ليس هذا موعد لقاء أريمي قيدك ويحك يا روضة نذك يا هند قيد قدميه بهذا السكين حتى أفكر ضعط يديك حجين أكشى أن يستيقظ صفوان لا من يتخبط في الظلام لا يستيقظ ابدا شكرا لك يا روضة أريمي هذا القيد ما تصنعينه؟ به صفوان به سأقيده بالقيد الذي قيدنا به حتى يجرب القيد صفحت حرا يا قدامه نعم نعم وأصبح الجلاد في القيد فلنخرج أين هل تعرف بلدا ذات نخل نعم إنها يثرب. لماذا تسألين؟ ورد في الكتب القديمة أنها دار هجرة النبي فيها يكون نصره ومنها ينطلق دينه إلى كل الآفاق ماذا تعنين؟ دعنا ننطلق إليها لنكون في انتظار اخر الأنبياء وخاتم الرسل <تصفيق> صفوان. صفوان انت هنا ما شأنك بقدامه تأتيه في هذا الوقت لا ادري هل تراني تقدم لترى اه صنع بك هذا واين قدامه واين الجريه واين هند ذهب وبقيت انا في البيت وينك هات يدك صفوان هل سمعت ما سمعت ماذا سمعت سمعت صائحا يصيح في أذني يا معشر قريش إن الصبأ قد اجتمعوا عند العقبة لحربكم وأنا سمعت وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين إنك تهد كلانا كلانا يهدي فأين النجاة كم ننذر قريشا من الجحيم ننذرهم هل من الصبأ الذين اجتمعوا عند العقبة والجحيم ألا يستحق أن تنذرهم منه أيك كف عن هذا لا تغدل كلام محمد من الذي وضعه على لساني كلام محمد أنتي أنتي أصبحت أشك في أي شيء أشك أشك في أخشى أن أخدرك. تحدث الى ابيك يا صفوان ولا تخش شيئا لا لا لا لن اتحدث لم اتحدث ماذا تريد ملوك غريب وكأنما مسك مس من الشيطان هيا هيا بنا الى قريش نحدثها بهذا الهاتف الذي هاتف في قلب الليل من؟ أنا قدار يا خبيب ما أسعدني بمقدمك أرى انك لست وحدك هذه هند زوجي ومن تكون هذه الجارية التي وضعت على وجهها هذا الحجاب الكثيف؟ هذه روضة يا خبيب روضة أصبحت امرأة حرة يا خبيب ما أسعدني إن يثرب تستقبل خير من أنجبتم هذه الأرض رأيت كثيرين من أصحاب رسول الله حلوا بيننا إخوة كراما يرددون كلمات النور وينشرون الخلق الطيب أينما حلوا إنها دار هجرة الإسلام التي تحدثت عنها الكتب المقدسة ينطلق منها إلى كل مكان على الأرض وبه تزهو وتشرف مدينتكم على كل المدائن هذا رائع كأنما تولد الحياة من جديد على أرضنا وينبعث منها الصهر وغدا تطيب لنا الحياة يا روضة لم تطيب لأحد حياة حتى تتم هجرة النور إلى أنصار النور وتتألق به هذه المدينة المباركة بإذن الله يا خبيث. وهل يطول بنا الانتظار الله أعلم بهذا ليس لأحد أن يطمئن على حياته ومصيره أو يهنأ بعيشه حتى نطمئن جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى تحوطه القلوب المؤمنة من كل جانب صدقت يا روضة ما دام الأمر كذلك فتعال لأريك المدينة التي ستزو في الغد على كل مدائن العالم تعال يا قدامه زدنا يا بلال من الكلمة الطيب.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 منذ لحظات لا يتحولون الى مكان اخر آه. هذا طفوان بن اميه ماذا يبغون بموقفهم هذا لا ينبئ منظرهم عن خير لا تخرج لهم يا زيد مع بلال لا يا ام أيمن. هل امنت ان لا يكون الشر لرسول الله وهل نستطيع دفعهم انا وبلال ويحك يا زيد هل تسكت اذا رأيتهم يدمرون له الشر هل تجلس وتنتظر ليس الامر كما ترين كيف تراه أنت لقد آمنت به رسولا لله وسيحفظه الله حتى يتم أمره تعالى إن قدرة الله فوق قدرتهم وقوته أعظم من قوتهم وعليه يتوكل المؤمنون قدم يا ابا الحكم لنر ماذا صنع فتيان في قريش أو شك الفجر ان يطلع يا اميه بن خلف لعلهم فرغوا من هذا الامر فرجمهم صفوان وفي قلبه من الحقد والغضب على محمد واصحابه ما يزلزل الجبال ما بل ريح تهب في هذه الساعه على غير موعد وتثير الغبار ايضا صفوان صفوان من المنادي? انا ابوك عمية. ماذا صنعت بحق الالهة? تتخدم لترى بعينيك. اين انت يا فتوان? اقف حيالك. لماذا لا اراك? وانا ايضا لا اراك. ترى شيئا يا ابا الحكم? ها؟ اين انت? ماذا يعني هذا? اننا نعيش في هذا الظلام منذ اقفنا. ألم يخرج بعد؟ لو خرج مال عيناه يا ابا الحكم فماذا تصنعون اذا؟ لننتظر حتى تذهب الريح وينجلي الظلام من امام عيوننا تقدموا وتلمسوا الباب بايديكم ألم يا معشر الفجان قد جعلت لأول من يضربه مئة من الابل ومن يأتيني بنبع موته خمسين اخرى وانا جعلت لهم مثلها لماذا تضحك يا بني ليس هذا موقف هذا؟ لماذا تضحك لا شك انكما كنتما تعلمان ماذا نعلم بحق الالهة ان محمدا نجا من سيوفنا لانكما جعلتما لنا هذا المال نجى كيف نجا. نعم نجا. وجدنا مكانه علي ابن أبي طالب ماذا يعني هذا خفضت الآلهة لكم أموالكم <تصفيق> لا تفخر يا صدوان انطلق الفتيان ابحثوا عنه في كل مكان اذهب انت يا أبا الخشم اذهب انت تكفيني أني سهرت الليل ولم أرجع قريش بشيء يشفي ذليلي البكاء لا لا تبتيا ظننت أن آلامنا وعذابنا قد انتهى لن يحدث هذا حتى يقتلع الشر من جذوره نجل اهله عن هذه الأرض كيف يحدث هذا وما نكاد ننجو حتى نسقط كيف بإرادة الله يا هنة ما عساهم أن يصنعوا بنا إني أتوقع الشر في كل خطوة لن يغفر لي أبي وقومي حياتي هنا ستكون جحيما خذي يا زهر ماذا؟ ما أصنع به أنا لم أعد اهتم بحياتي ليس من أجل حياتك أعطيك إياه فمن أجل أي شيء اخذه من أجل شرفك ماذا؟ ترين أنهم يهددون شرفي أنا أعلم بهم منك اخفيه في طيات سيابك لتقتل به كل من يحاول النيل من شرفك وأنت هل معك غيره لا إن لي أثنانا وأظافر تتحول إلى انياب ومخالب إذا اقتضى الأمر ذلك ظننت أنهم يمضون بي إلى أبي سوف ترين يا هند ما يفعلون لتدركي اين هم من عالم الاسلام عثمان بن مضعون اجئت يا بلال نعم انا في الخير لا تشجع اين كنت كنا نبني مع رسول الله مسجدا وشاركته العمل نعم نعم يا عثمان ف... حملنا وحمل وكنا نردد معه اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر اللهم للانصار والمهاجره وماذا قلتم ايضا يا بلال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل صلى الله عليه وسلم. وكنا نقول لان قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل هذا الحمال لاحمال خيبر هذا أبر بنا وأطهره وارتفع بناء مشي نعم يا عثمان الحمد ليذكر فيه الله ويحمد على فضله ونعمه حتى تقوم الساعة ومن أخوك بالمدينة يا بلال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب أخا لي يا عثمان أصبحت من أعظم بيت للعرب أصبحنا كلنا بفضل الإسلام إخوة لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى عالم جديد ورب الكعبه أما أخي الانصاري الذي آخى بيني وبينه رسول الله فقد قسم ماله قسمين وقال اختر القسم الذي تشاء ثم جاءني الامس وعرض علي أمرا ماذا عرض عليك جاء يقول أخي عثمان بن مرعون إن لي امراتين فانظر أيهما تختار لأطلقها وتتزوجها حتى تأتي زوجك من مكة. <تصفيق> ما أطيب قلوبهم. وماذا قلت له قلت له فارق الله لك في مالك وأهلك. لا حاجة في <تصفيق> ذلك. أين الأخرى؟ أين هند لماذا لا تنسقين جاء عمها خالد ومضى بها ومن أخبره بمقامها هنا كل ما هو فاسد ومتعفن، تزكم رائحته الأنوف كفي عن هذا يا لئيمه إنك مسكين يا صفوان وأنا أرتي لك من كل قلب تضرب فتاة والأولى بك أن تذهب إلى خالد الذي اقتحم بيتك ومضى بهم لا أغفرها له أتريد أن أناولك سيفك؟ فهو ذا. خذ خذ سيفك ماذا تريد من هذا السيف؟ أريد أن أمضي إلى خالد أصبحت هند غنيمة الليلة لا حق لأحد فيها ردها أبوها إلى زوجها بيثرب يا صفوان لأنه يرى أن مقامها بين أصحاب محمد خير من مقامها معنا سوف أرد الإهانة مضاعفة له يا ولدي لقد غفرت له ما هو أكثر من ذلك لأننا في حاجة إلى كل سيف في قريش الآن ولما خرج أصحاب محمد يريدون مالنا وتجارتنا التي يحملها أبو سفيان بخافلة قريش القادمة من الشام يسرون تعال أحددك تعال يا صفان تعال سوف تخرج قريش لتجارتها بعد أن أضمرت أمرا وأظهرت غيره ماذا يعني هذا الكلام؟ سنقول للناس إننا خرجنا لإنقاذ أموالنا وتجارتنا أما ما نضمر فإننا لن نرجع حتى نقضي على محمد وأصحابه حتى لا يكون شوكة في طريقنا إلى الشام وسأخرج أنا وأكوك عليك وستبقى انت هنا هل تستطيع قريش حربا بدوني؟ سوف ترى وإذا أصيب أخوك علي وفقيت أنا فإن فأره أصيبه من عدوي أما إذا أصبت أنا فإن فأري يكون عليك أنت ولماذا تقدر هذا؟ هتظن أن يستطيع محمد أو غيره شيئا مع قريش في الحرب؟ يجب أن نحسب حسابا للممكن والمستحيل لنحطاط لكل أمر فإن اصبت أنا فلن أهنأ في قبري إن لم تنل من محمد سأظل أتقلب في قبري حتى تناله كم محمد هو الذي أريد لتأريه أبي أنا لا أريد أن أذهب بعيدا بفكر مثلك لم تهزم قريش قط من أحد هل تهزم من قوم أذلتهم الغربة وهدهم الجوع ولا يملكون شيئا سوف نرى سوف نرى ولكني أودعتك وصيتي هو كذلك يا أبي هل سيخرج معكم خالد ليس له مال في القافله وإن كان أخوه الوليد سيخرج من أجل ماله الذي له فيها دع أمرهند جانبا الآن من يدريه ربما نعود بسائر نساء أصحاب محمد سبايا فترجع اليك هند سبيجة يا خالد بن الوليد إذا كنت تريد فداء أخيك الوليد بن الوليد فادفع إلي أربعة ألاف درهم إنه اسيري وأنا صاحب الأمر في فدائه فأدفع لك ما تريد لم أطرع بعد فماذا تريد بعد ذلك أريد عدة حرب أبيك الوليد بن المغيرة التي ترتديها الساعة لا لا إنها لا تقاوم بمال يا هذا لا تداء لأخيك بغيرها فأدفع لك ما تريد من المال فلا تلح في طلبها لقد طلبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووالله لا أرض إلا بها لا لم أفعل خالد. أتضن بها على حريتي لماذا يطلب مني هذا من دون قريش كل شيء يهون من أجل حرية أخيك علمت أن أبي أسير هنا نفسي فداؤك يا أبي هند توسلي إلى عمك فإن في يده نجاتي يريدون عدة حرب الوليد من مغيرة لا ولاتي. كل شيء يهون يا عم من أجل حرية أخيك اتوسل إليك هذا كل ما تقدرين عليه إنما أنا امراه لا حول لها ولا قوة هل تطيب نفسك وأنت ترى أخاك في القيد حسنا قد رضيت يا هذا خذ هاك عده الحرب التي طلبت فأين الدراهم هاك أربعة آلاف درهم وذا أخوك أصبح حرا طليقا افتديته بأجل ما أفتدي به أثير هلما يا والد نرحل مهلا مهلا يا خالد ماذا بقي لنا هنا أنا لا أحب أن أفارق ابنتي ويحق ماذا تعني ولا أحب أن أفارق أهل العدل والخير والمعروف يا خالد لم أفهم إني رضيت بالإسلام دينا يا خالد ونبثت ما تعبدون من أصنام وأوثان لله در أبيك لماذا لم تفعل ذلك قبل أن أودية لهم كل هذا المال صالد هم أهل العدل والثقوى المال في يدهم في سبيل الله وخير الإنسان وهو في يدكم في سبيل الشيطان والعدوان لو لم يأخذوا مني سيف أبيك لا أقسمت عليك أن تقول شيئا وليما يا مرأة ستندم عليه ندما يدخل عليك في مستقبل ايامك كيف سوف تدخل يوما في دين الحق وستكون جنديا من جنود الله فلا تفعل فعلا تندم عليه يا عم دعيني ما اظن الا انك شاركت اباك في هذا الصنيع. هو خير يا عم هو خير والله المزيد المزيد يا جارع شربت كثيرا يا صفوان خمر العالم كله لا ترويني حرمت كريس الخمر على نفسها حتى تسأر أما أنا فسأشرب حتى أسأر انظري من القادم أم... عمير بن واحد ابن عمك عمير بن واحد دعيني أرسلت الي فجئت يا صفوان اجلس يا عمير اغلق الباب اولا ماذا تخشى اغلق الباب حدثني يا عمير كيف قتل ابي واخي لقد حدثتك يا صفوان مرتين حدثني كل يوم كل ساعه حتى لا أنسى لا ينسى المرء قتل أبيه وأخيه يا صفوان لقد رأيت بلال بن رباح وهو يدفعه أمامه بلال بن رباح يدفع أمية ابن خلف مولاه وسيده. انها نهاية العالم يا عمير وضعت وضربه بالسيف أول مرة فلم يصب والجسى أبوك عند أقدامي يسأله العفو لقد فاض الكيل فاض الكيل هل تعرف أين ثاري عند بلال لا بل عند محمد نفسه وما السبيل إلى محمد؟ لقد رأيت حوله الناس على استعداد للموت فلا تصيبه شوكة تؤذيه سبيلي إليه أنت يا عمير ولن ارضى بالحياة إلا إذا أصبت ثأري من محمد حدثني بما تريد إن لك ولدا أسيرا عند أصحابه نعم سأعطيك المال لفدائي وسأعطيك مع المال سيفا سقيته بالسم لتطعنه به وأولادي من يطعمهم بعد سأضمهم إلى أولادي يطعمون مما نطعم وأحن عليهم ما حيت علي دين كبير يا صفوان فأقضيه عنك إنه إنه عمك كما كما إنه أبي ولن ترتفع لنا رأس بعد العار الذي لحقنا بمدر قد رضيت يا صفوان اكتم امري وامرك عن كل انسان وحسبك يا عمير ان تصنع لقريش ما عجزت عن فعله بكل قوتها وعدتها يا عمر قد اذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرسول فما جاء بك يا عمير جئت من أجل ولدي الذي في أيديكم أحسن إلي فيه يا محمد فليس عندي ما أفتيه به يقول نبي الهدى فما بال هذا السيف في عنقك قضحها الله سيوف هل أغنت عنا شيئا يوم بدر يقول من أرسله ربه رحمة ونذيرا أصدقني ما الذي جئت له أه أه ما جئت إلا لذلك ويطرق الرسول الكريم بوجهه لحظه وتمتد يد عمير فتمسك بمقبض السيف وحين يهم برفعه يأتيه صوت نبي الهدى وهو يقول بل قعدت انت وصفوان بن اميه فذكرتما من قتل ببدر من قريش ثم قلت لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا فتحمل صفوان بدينك وعيالك على أن تقتلني له والله حائل بينك وبين ذلك اقسم إن هذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان ولم أحدث به أحدا حتى قدمت إليك فوالله إني لا أعلم ما أتاك به إلا الله وقد كنا نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي وإن أشهد الآن أنك رسول الله وأحمد الله الذي ساقني هذا المساق لاهتدي بك إلى الحق والإسلام وأرجو أن تستغفر لي ربك لما سلف مني من عمل كنت أكيد فيه لك ولدينك وتمضي لحظات منه وقد ملكت دهشة الناس وعمير مطرق بوجهه إلى الأرض وقد أثقله الندم والأثى وظل ينتظر كلمات الهدى التي تخفف عنه ما يجد ثم يأتيه صوت من أرسله ربه رحمه للناس وسراجا منيرا فقهوا أخاكم في دينه واقرؤوا القران واطلقوا له اسيرا هل هذا سفيان يا صفوان، ماذا تعطيني اذا وفرت لكم اموالكم هذه وكفيتكم شر حرب غير مامونه العواقب ماذا تعني لقد دبرت امرا سيمسيكم وقعة بدر حقا قدحا اخر يا جارية افصح يا صفوان <تصفيق> القدح الذي صلطت يا أبا سفيان. <تصفيق> إني اسمع لك لقد أرسلت من يقتل لكم محمدا بسيف مسموم مولاي لعلك تقصد عمير بن وهب نعم كيف علمت جاءني وأنت بالخارج جاءك وماذا قال لك قال لقد عدت الساعة من المدينة ولن يشأ أن يذهب إلى بيته قبل أن يأتي إلى هنا ليبشرني بنبأ عظيم أيونها تكلمي نبأ دخوله في الإسلام من الذي دخل الإسلام؟ عمير الذي أرسلته لقتل محمد عاد من عنده مسلمة تقدم بنا فليس أمامنا إلا الحرب يا تاريح استعدي للخروج معنا إلى أين نخرج يا مولاي سنقاتل محمدا وستخرج النسوة والجواري ليحمسنا الرجال ويغنين ويرقصن للنصر وعلى رأسهن هند بنت سعودبة وتريد أن أغني وأرقص لنصركم على من جاء بالرحمة لي وللمظلومين يا صفوان إن أي بنفسك عن شري النبي من الغضب والحقد ما يكفي لتدمير هذا العالم قد أقتلك بس أحب أن أقتل يا صفوان قبل أن أرى نصر الله سأخرج معك لكن قلبي سيظل مع من أحبهم من المرتقين يا عمر يا عمر بن الخطاب اصدقني هل قتل محمد لقد زعم زاعم أنه قتل اصدقني يا عمر هل قتل صاحبكم إن كان هذا حدث فقد انتهى ما بيننا وبينكم وظهر لكم امر صاحبكم وما وعد اصدقني يا عمر هل قتل محمد لماذا تعيد سؤالك يا أبا سفيان وقد أجابك عمر عليه لم أسمع ولكني سمعت جواب عمر ماذا قال يا جارية اللهم لا وإن رسول الله لا يسمع كلامك الآن اذا فقد كذبني من ذكر لي أنه قتله إنه لم يكذب فحسب فماذا صنع بعد هذا؟ مضى بذهب امرأتك هند بنت عدك هذا عمر ما يزال يقول: اللهم لا وإن رسول الله لن يمضي قبل أن يبلغ رسالته ويكتمل دينه هو عندي أصدق من زعم أنه قتله لعلك تعرف أين الخير الآن وما شأنك يا لئيمة اغروبي عن وجهي جارية من أنت جارية صفوان غيبي وجهك عني لا أريد أن أراك يا عمر إن الحرب سجان يوم أحد بيوم بد أعله بل إلى أن يا أبا سفيان عمضي وراء الرجل الذي قال الكذب ليسرق ذهب امرأتي ولكنك لم تسمع جواب عمر وهل قال شيئا نعم قال لك الله أعلى وأجل لا سواء قتلاكم في النار وشهداؤنا في الجنة ويحك اغربي عن وجهي أتضيق بالحقيقة يا أبا سفيان لا شأن لك حسنا إني ماضية قدامه ما زال الإسلام يكسب كل يوم انصارا بين العرب بالرغم من أحد هل يساورك الشك في هذا يا خبيب؟ لا والله فلما قلت ما قلت الآن؟ جاء قوم من هذيل اليوم ليدخلوا في الإسلام وقد ندبني رسول الله ونبي الهدى مع خمسة من أصحابه لنمضي معهم غدا ونعيش بينهم زمنا نعلمهم الإسلام ونفقههم في الدين ونقرئهم القرآن ما أسعدكم بهذا وهذيل على ما أعلم بجوار مكة <تصفيق> وفي مكة يعيش شطر من قلبك واي ضير حين يسعى المرء ليتم دينه متى ترحلون؟ غدا بإذن الله أريد أن أعرف من هند أين أجد روضه. هي عند صفوانا يا خبيب وأغلب الظن أنه أصبح جاهدا فيها ولما؟ لأنها مؤمنة وهو مشرك ولسانها لا يكف عن الحديث عن الإسلام وما يعد الإسلام وهو يضيق بهذا الحديث معي من المال ما يكفي لشرائها منه دع غيرك يتقدم لهذا لأنه يكره أن تصير إليك احسنت النصيحه يا هند جزاك الله خيرا خبيت يبدو أن هذه الجارية لا تقدر حبك لها ولا تحرص عليها لما تقول هذا صفوان؟ وأين هي تركتها حتى أحدثك لقد عرضت عليها أمرا لتجني معها ثمرات حبكما فأعرضت عنه. المؤمن يرجي الحب فكيف أعرضت عنه قل ما تريد لي أريد أمرا بسيطا سهلا ما هو أن تعود إلى دين قومك أن تنبذ دين محمد ثم تسبه أمام الناس لا يا صفوان لا أقولها بنفس مطمئنة وقلب ثابت على حبه الموت خير مما تدعون إليه أراك تردد نفس كلماتها ذلك صفاء القلوب لا تعرفه إلا القلوب المؤمنة سأسأل صاحبك عمرا رأيه في هذا الأمر عمرا قل لي يا عمرو ما تريد يا صفان أ... انا انا لن اسالك ما سالت خبيث ولكن حدثني أ... أتحب ان محمدا الان في مكانك وانت آمن في اهلك والله ما احب ان محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكه تؤذيه وانا جالس امن بين اولادي واهلي هكذا نعم يا صفوان أيها المعارف ارفعوهما إلى الخشبتين أمام بابي ليقتلا إذا جاء الصباح يا جارية ماذا يا جارية. ماذا تريد؟ أتحبين أن تشهد صاحبيك وهما يقتلان؟ لن تستطيع قتلهما يا صفوان ولكنني اعددت كل شيء لهذا الأمر من يمنعني وقريش كلها معي عليهما ولكنك لن تستطيع مع كل ذلك. هل ما لأنهم سيمضون في سبيل الله ولن يكونوا أمواتا بل احياء عند ربهم يرزقون خذوها تشهد أستطيع أن أشهدهما من مكاني يا صفوان هذا ما أريده امضوا بها فقنا يا صفوان ان يكون رجوعهما إلى ديننا خيرا من موتهما حاولت معهما وعجزت دعني أجرب حظي معهما آه إنهما أمامك خبيب الحياة لا يمنحها الإنسان كل يوم إلاها مرة واحدة فهل هانت عليك حياتك يا خبيب لا يا ابا سفيان لم تهن علي حياتي لا نطالبك بأكثر من كلمات ينطق بها لسانك ويسمعها الناس ثم تفوز بالحياة وتنجو من الموت يا أبا سفيان إن ربي يعدني حياة خالدة فكيف أبيعها بحياة ثانية أين تلك الحياة التي تزعم عند ربي الذي يقول في محكم آياته إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله العظيم ايها الأحمق ليس هناك شيء غير حياتك التي تحياها الساعه انا اراها راي العين يا ابا سفيان ارى الخلود وارى جنه ربي قل لهم يا خبيث كيف تراها حتى يعلموا ان ما تقول حق وصدق نعم ارى فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر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 فنعم أجر العاملين صدق الله العظيم زدهم بها علما لعلهم يؤمنون كفى كفى لا نريد أن أفع دعه يا صفوان الذين آمنوا لا لا أنا لا أريد أن أسمع دعنا نفرع من أمره قبل أن يفتن الناس يا أبا سفيان ابا سفيان أريد أن أصلي ركعتين لله العظيم ودعوا بهما هذه الحياة أبا سفيان لا إنما هي أمنية رجل اخرج حياتكم من قلبه. ما يخيفك منها يا صفوان دعه يا صفوان فك وتاقه حتى يصلي يا قوم ما وراك من أخبار محمد وأصحابه يا سيد الأحابيش كل خير يا أبا سفيان اني أرى أنكم تعجلون على محمد وقد شهدته وشهدت أصحابه وإنه لم يأتي لقتال إنما جاء زائرا لهذا البيت معظما له يسوق الهدي أمامه ليطعم الجائع والمسكين وأهل هذا البيت حكبك إنك ملك إلي وخشيت القتال لقد خدعك منظر القوم ولا علم لك لا معشر قريش ماذا تريد لقد حالفكم على حرج عدوكم ولكني لم أحالفكم على ان تصدوا عن البيت من جاءه معظما والذي نفسي بيده ان لم تتركوا محمدا واصحابه وما جاءوا له لانفرن بقومي نفره رجل واحد ولا نقف معه حتى يدخل البيت امنا لا تغضب يا رجل ليس بي من غضب قد أرسلتموني في أمر ولما جئتكم بخبره قلتم إني خدعت ولا علم لي أرى رجلا قادما من أصحاب محمد وابن ابن عمنا عثمان بن عفان ما جاء به لا يدخل علينا مكة إني أجرته يا صفوان حتى أسمع ما جاء له يقول عثمان رضي الله عنه جئت أحدثكم في هذا الأمر الذي جئنا له معظمين للبيت مكرمين له امضوا بنا الى دار الندوة لا يبرم امر قبل ان يحضر كل سادة قريش فان غاب احد انتظرنا حتى لا نقضي بامر وهو غائب يقول عثمان اخشى ان يطول غيابي فيظن اصحاب رسول الله انكم اصبتموني بشر ذلك رأينا ولا رأي غيره يا عثمان ان شئت ان تطوف بالبيت فطف يقول عثمان رضي الله عنه ما كنت لي أفعل حتى يطوف رسول الله إنما جئنا لنزور البيت العفيق ولنعظم حرمته ولنؤدي فرض العبادة عنده وقد جئنا بالهدي معنا فإذا محرناها رجعنا بسلام لقد أقسمنا ألا تدخل علينا مكة عنوى دعونا نمضي إلى دار الندوة يا قوم وابعثوا الى سادة قريش حتى يحضروا هذا الامر مولاتي ماذا تريدين يا روضه أراكم تستعدون لترك الدار ومفارقه مكه للمقام بجبالها لا تريد قريش أن تشهد أصحاب محمد وهم يطوفون بالكعبة ويرفعون أصواتهم لربهم ودينهم بمكه والله إنها لأطهر الأصوات وأشدها إخلاصا للحياة وللإنسان لا تقولي هذا أمام مولاك صفوان لا أستطيع أن اكتم كلمة حق في صدري مولاك أريد أن أبقى هنا لم يبقى بمكه أحد يا روضه أتوسل إليك قولي لمولاي هذا ما تبغين من ذلك أريد أن أشهد الوجوه الطيبة والنفوس المطمئنة وأشهد المستضعفين والمعذبين في الأرض وقد رفعوا رؤوسهم عاليا في مكة هل أقول هذا لمولاي ذلك شأنك يا مولاتي ولكنك تحسنين إلي إذا هيأت لي ذلك إنه حلم حياتي فأنرى الإسلام منصورا وأرى الناس أعزة كراما به وأرى نبي الهدى والقلوب تحوض وآمال الناس جميعا تلتقي عنده هل تفعلين حسن يا روضه سأكلم زوجي في هذا الأمر إذا أقبل لماذا تبقى وحدها بالدار؟ لتحرسها يا صفوان هل تأمن أن لا يدخلها أحد من المسلمين؟ لست أريد ذلك ولكن, ولكن هل أمنت أن لا تهرب معهم؟ قد علمت أن الغدر ليس من هو وذلك يجنبك أمرا تكره أي أمر؟ أن ترى وجهها يتألق بالبهجة لما تراه من انتصار أصحاب محمد لم ينتصروا لم ينتصروا كان خطا ان اعطيناهم هذا الركض هل رضيت ما دمت ترين هذا لا باس الله الذي جمعنا في هذا الموقف روضا لا تفارقيني بعد اليوم أتريد أن أغضر بعهد خطافه على نفسي كي أقع وأقعكم ولكن, ولكن كيف أدعوك بعد أن وجدتك دعنا نستمتع مع نبي الهدى والمسلمين بروعة هذه اللحظة بلال أجل أين هند ذهبت مع أبيها الوليد للقاء عمها خالد بن الوليد ألا تخاف لم يعد لمؤمن ان يخاف والاسلام يظله يا روضه ما اروع الكلمات على لسانك يا بلال لم تذهب تضحيات الذين ذهبوا عبدها هو ذاك انظري هذا رسول الله نبي الهدى ينحر عند المروه والمسلمون حوله أترى العذاب الذي أصابك شيئا مذكورا إذا أما ترى لو أنه كان عذاب الظهر لما كان له أن يرقى إلى عظمة وجلال هذه اللحظة الخالدة. هل علمت أن الله بشرنا بفتح قريب؟ أي فتح؟ البلد الأمين فك أحب البلاد إلى الله وإلى رسوله حق ما تقول يا بلال ذلك ما نزل على نبي الهدى من ربه سنلتقي مرة أخرى ولن نفترق بعدها ابدا أكيد أبت يا بلال حمدا وشكرا لله يا معشر قريش حارج ما تريد من قومك يا خالد ألم ترى بما نشهد ونسمع الآن شيئا يا صفوان؟ وما عتا أن أرى أنا لا أفهم مما يقولون شيئا ولكني فهمت حدثنا إذن بما فهمت الآن أرى أن كلامه الذي أنكرناه زمنا من كلام رب العالمين فحق على كل ذي عقل أن يتبعه سيأتي دورك في آخر الصفوف وأنت الآن مقدم على سائر قومك الخطأ في ذلك يرد الي لا إليه يا صفوان وسأرضى بنصيبي ولو عملت له خادما كنت أظن أنك آخر من يتكلم في هذا ولم يا صفوان لأن محمدا وضع شرف أبيك لأن محمدا قتل عمك قتل ابن عمك هذا أمر الجاهليه أنا ماضي إلى رسول الله خالد خالد ألا تنتظر أبا سفيان واي شأن لأبي سفيان في هذا إني أراه قادما يا أبا سفيان ماذا هناك يا أبا سفيان هل سمعت يا أبا سفيان ما يقول خالد ما خبرك يا خالد يريد أن يمضي إلى محمد ويتابعه ماذا اصدق أحق هذا يا خالد نعم يا أبا سفيان الآن استبان أن محمدا على حق وأننا على باطل واللاك والعزة لو أعلم أنك تقول هذا في يوم من الأيام لبدأت بقتلك قبل محمد انا أنا أقوله وأقوله ولا أكف عن قوله أتظن أن يغفر لك محمد صنيعك بأصحابه يوم أحد والله لا أسعين إلى رسول الله لاشهده على إسلامي وليأمر النفي بعد ذلك بما يشاء فإن أنا ميت على الإسلام الآن خير من ان احيا على الشرك الى ابد الدهر ابا سفيان ماذا كنت تصنع بالمدينة يا ابا سفيان اصلح ما افسدته انت وعكرمه بنقضكما عهد محمد اصبحت تخشى يتيم ابي طالب يا زعيم مكه نعم إني أخشاه ولكن قريشاً لا تخشاه ما عساك تصنع غداً يا صفوان إذا جاءك بأتباع أقاتلهم أقاتلهم حتى آخر نفس يتردد في صدري لم يجدين هذا نفعاً أبا سفيان أبا سفيان إذا قلت أنت هذا ما عسى أن يقول الناس ماذا أبا سفيان قم فانظر ماذا حدث بالله انظر من هذه النافذة ما هذا ما هذه النيران وما هذا العسكر أظنها خزاعة جاءت لفأرها لما أحدثه إكرمة وصفوان خزاعة خزاعة أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها فمن تكون ذلك ما يجب أن أخرج لأعرفها أخشى أن يكون محمدا أن يسير من المدينة إلى مكة ولا نعلم بمسيرته حتى الساعة تقدم يا بو تقدم هل تأتي معنا يا صفوان لا أنا سأظل بين قريش وحذار أن تبرم امرا لا نرسى عنه قريش. ماذا تريد من قريش يا ابا سفيان. لا شأن لك. لا شأن لي? فشأن من اذا? يا معشر قريش. هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم به. جاء بالعرب جميعا يسعون معه. يدخل بهم مكة. لا يصدهم شيء. جبان? كبهت من طريعة قوم. ادعى محمد أنه من دخل داري فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. ألا واني قد أسلمت ودخلت في دينه غدرت بقومك وتحليت عنهم وتريد لهم العار عنك هذا. الله لو كان محمد على باطل ما كان هذا الذي رأيناه منه بالأمس. وما نراه منه اليوم قد كان محمد فردا فلم نستطع معه شيئا وكان مع اصحابه حفنه من المستضعفين فلم نستطع معهم شيئا وهاجر بلا مال ولا جند ولا عشيرة فاصبح الان امه لا قبل لاحد بها سوف ترى يا ابا سفيان من قريش ما يخيف ظنك من هؤلاء يا عباس؟ هذه سليم في رجالها وخيلها. ومن هؤلاء؟ هذه مزنة وبكر ومزينة. و... ومن هؤلاء يا عباس؟ هذه خزاعة وبنو أسد وتميم. ومن هؤلاء أصحاب الكتيبة الخضراء؟ هذا رسول الله في المهاجرين والأنصار. ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة والله يا عباس لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيمة إنه ليس ملكا يا أبا سفيان فما عساه يكون إنه نبي الهدى ورسول الرحمة سنرى مصداق قولك أتشك سنرى ما يصنع بقريش امضي يا أبا سفيان فقل لمن أراد حربا إن رسول الله جاء يريد السلام ويضع الرحمة للناس كيف علمت أني هنا يا قدامة؟ هو بيتك عدت إليه يا هند ما أروع هذا يا قدامة؟ كيف تبدو معاناتنا وأيامنا القاسية التي شهدنا ليست شيئا بالقياس الى ما نشهد الان يا هند حدثني كيف لقي رسول الله قريشا تلك لحظة تزن الزمن كله يا هند حدثني مضى تحرسه قلوب عشرات الالوف من المؤمنين حتى بلغ الكعبة وبدأ توافه بها حتى اذا فرغ وقف على بابها والكفح حوله الناس فقال قول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير هي رسالة الإخاء والمساواة والرحمة يا قدامة جاء بها رسول الله والإنسانية كلها ترسف في أغلال الظلم والتفرقة والعبودية هو ذاك يا هند ثم وقف على راحلته ونظر إلى قومه إلى قريش فكأنما تتابعت عليه كل السنوات التي مضت بذكرياتها الأليمة بالدموع والعذاب والمعاناة التي فاضت بها يا لها من ذكرى. ورأينا الدمع يلمع في عينيه واطرق لحظة ثم رفع بصره وقال يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم قال نبي الرحمة فاذهبوا فأنتم اطلقها ماما انتظر اي قادمه افوان ما من يرى وجهك مغبرا ونظراتك هائمه ضلط عرفت محمدا ولكن انتهى كل شيء صفوان أنت زوجي وأب ولدي ومنزلتك في نفسي كما تعلم لقد دخل قومك جميعا في الإسلام لماذا تقف وحدك هل أدخل في دين قتل أبي وأخي في حربه؟ ذهب على الشرك فلماذا لا تؤمن أنت بالحق ماذا قلت أتقولين الشرك نعم إيه إني أسلمت يا صفوان. وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حتى أنت أنت يا زوجتي إن موجة الإسلام تنضي الآن إلى كل مكان على أرض العرب الموت أحد بلني الموت أخذ إليك عندما لا تصنع عظيمًا سأخرج من مكة سأخرج من مكة التي استسلمت لعدوها بل ألقد نفتها على صدر أبري أبنائها لبيج الرحمة لا معي لا معي. لا معي لا لا لا لا لا لا مشرك لا لا وقد حرمت علي لم أجد له أثرا في البيت يا بلال لعله فر بظلامه أمام النور الذي أشرق على مكة هل نمضي للبحث عنه لا ماذا تخشى من رجل يتخبط في الظلام اذا أنصرف أنا راودة، لماذا تجلسين في بيت فارقه اهله وشهد عذابك وعذابي. فإلى أين أنضي يا بلال؟ امشي في طرقات مكة. انظري كيف تتألق بنور الإسلام والناس يدخلون في دين الله أفواجا. انظري، انظري إلى رمال الصحراء وصخور الجبال وكيف أصبحت خضراء بنادل الإسلام. نعم. ذلك شيء عظيم ورائع. عشنا حتى شهدناها يا روضة وذهب الذين أرادوا لنا الموت والفناء من أول يوم رفعنا فيه أصواتنا بالحق سأفتح وأنا هند وقدامه جئنا من أجل روضة الحمد لله الذي جمعنا على هذا الخير العظيم روضة لماذا تبكين كنا لا نستطيع أن نجهر باسم الله والإسلام إن اسم الله اليوم على كل لسان الحياة تولد من جديد والطهالة من الضياء. تدفها قيم الخير والحب والعدل والاخاء لن تذهب تضحيات الذين سبقونا عبثا وتضحيات خبيث وعمر يا هند كأني أسمع صوتهم الآن ما أصوات كل المعذبين السلام عليكم ورحمة الله أيها الاخوه وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا عمير بلال أجل يا عمير هل تذكر لقد ضربتك بالصوت هنا ذات يوم بأمر عمي اميه أنت أخي الآن يا عمير سامحني يا بلال حتى يغفر الله لي لم تصمع بي شرا فياتك سأنال عليها جزائي من ربي ولكنها عذاب ضميري وذنب عظيم إن لم يغفر لي ربي سامحتك سامحتك يا عمير وأدعو الله أن يغفر لك كنا نعيش في الظلام. فلم نميز الحق من الباطل خرج الناس وراء ابن عمك يا قدامة والسيوف في أيديهم فيما تفكر تعال معي إلى نبي الهدى ما نصنع يا قدامة نسأل العفو عن صفوان ذنوب صفوان ثقيلة هل يتسع لها عفو فلنسيت أن محمدا جاء رحمة للعالمين وأن قلبه قد اتسع لحب البشرية كلها هو ذاك امضي قدامه إلى ما تريد من من هناك من جاء تعقبني خذ خذ وإلا رميتك بسهمي من أنت أنا ابن عمك قدامه يا صفوان قدامه هل أمر محمد بقتلي؟ من معك؟ ما ابن عمك عمير بن وهب؟ ألم يجد غيركما من يقتلني؟ سفوان إن رسول الله عفى عنك لا لا إنكما تريدان خداعي حتى أستسلم لكما ثم تقتلاني إن ذنوب عند محمد لا يتسع لها عفو أحد هو نبي الرحمة يا صفوان لا لا ابتعد ابتعدا حتى لا أرميكما بسياري نعم لا, لا نخادع ولا نكذب يا صفوان على هذا نشأنا نبي الهدى ورسول المحبة لا, لا أصدق لست بمصدق قد علم رسول الله أنك لن تصدق نعم ليس لمثلي أن يرجع عفوه ولكنه عفا يا صفوان ذلك فوق طاقة البشر إنه نبي الهدى انظر يا صفوان انظر ماذا ارسل لك رسول الله بردته الخضراء لتدخل بها مكة ليكون لك بها أمان وحياة بردته الخضراء ويلي لقد أردت ذات يوم أن أمزق هذه البردة أرى صفوان قادما والله لا يحول بيننا وبينه أحد بعد أن أهدر الرسول دمه استعدوا بالسيوف ايها الأخوة نعم, نعم. حتى حلو. يعلم المشركون أن عذابهم على أيدينا في الدنيا حتى يلقاهم عذاب السعير تقدموا لنلقاه مكانكم يا معشر المسلمين ما مكانكم أتريد أن تنصر ابن عمك على أمر رسول الله يا قدامه ما كان لي أن أسعل وقد علمتم إيماني وحبي لرسول الله لعله لم يبلغهم عفو رسول الله لا لم يبلغنا هل عفا عن صفوان؟ نعم انظروا إلى هذه البردة الخضراء هي بردة رسول الله المباركة التي صنعت السلام يوم تنازعت قريش على من يضع الحجر في مكانه وهي اليوم تصنع الحياة للإنسان لقد أرسلها رسول الله حتى يأمن صفوان ويدخل مكة آمنا. تقدم يا صفوان لتلقى رسول الله كيف القاه كيف ألقاه بعد كل هذا كيف أرفع بصري إليه هو نبي الرحمة ورسول المغفرة يا صفوان نعم نعم والله ما تطيب نفس إنسان بكل هذا إلا أن يكون رسولا من عند الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله انظر يا روضه هذا صفان يمضي خافض الرأس يذرف دموع الندم يسعى بطيئا كأنما يحمل أثقال كل المذنبين ديننا هو دين التوبة والمغفرة يا بلال وسماحة نفوس المسلمين من سماحة الإسلام هو ما قلت يا روضه كل الناس سعدها لقد فتح الإسلام أوسع الأبواب لسعادة الإنسان وهنائه حمدا لله ترى إلى أين كانت تمضي الإنسانية لو لم تدركها رحمة الله بنبي الهدى والإسلام ومن حق الذين عذبوا وعانوا يا روضه أن يكونوا أكثر الناس غبطة وسعادة بما من الله عليهم لم نكن نعاني يا بلال من أجل أنفسنا ولا من أجل يومنا ولكن من أجل كل الناس إلى آخر الزمن الحمد لله الحمد لله روضة أنا أنا لا أستطيع أن أمنق الكلمات ولا أنا ايضا يا بلال تعودت ذلك هل هل ترضين بالعبد الحبشي زوجا لك أين هذا العبد الحبشي إنني لا أرى فما الذي ترينه اذا أرى رجلا انتصر على عذاب المشركين وقد اجتمهوا عليه كلهم أرى رجلا من احب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرى له مكانة ومنزلة عند ربه لسبقي ولما لاقى في سبيله كيف تطمح جارية مثلي إلى شرف الزواج برجل هذه صفاته سأكون أكثر تواضعا مما تتوقعين بلال دعنا نمضي لنطوف بالبيت وندعو الله أن يحفظ الإسلام لأهله مصونا من كل زيف طاهرا من كل خبث نقيا كما أنزله على رسوله ليسعد به الناس في كل مكان وفي كل زمان كنا في رحاب نبي الهدى قام بتصوير الشخصيات جلال الشرقاوي محسنة توفيق سعد الغزاوي محمود الحديني نادية رشاد عبد المحسن سليم، نادية السبع عبد العزيز مكيوي، سهام فتحي، عثمان محمد علي عادل بدر الدين وفاروق عيثة المخرج المساعد عبد المنعم عبد الكريم نبي الهدى تاليف محمود شعبان اخراج اسلام فارس